أنا نحرني يسوع فهذا رد حاسم وقاطع وكي يسد الأبواب على كل تلك الإشاعات اللي كتحاول تحاول في الشرف النضالي دي الأخونا أسما الخليفي واللي عنده شي حاجة مضادة لهاد الأمر فليأتين بها آتوا ببرهانكم إن كنتم صادقين قعل صدق واللي عنده شي معلومة ولا شي حاجة من هذه النحية راه معنا أخونا إذن هذه النقطة أولا كنركز عليها لأن لا يمكن أبدا ولن يشرفنا نحن المسيحيون المغاربة أن أسامة الخليفي أول من أعطى شرار لأكبر حركة احتجاجي في تاريخ سياسي المغربي في الألفية الثالثة أو البداية اللي هو أخونا أسامة الخليفي وكان شجاعا وجريئا وكان إنسانا حقا يجمع ما بينه ونظري وما هو ميداني بمعنى أنه منك يقول شي حاجة بشي بحدك لك يحزقو أشباه العلمانيين فهذا البالطولك وغير البالطولك وما أكترهم هذو كل حزقة سمحوا لي على هذه الكلمة هير فقط واحد مسألة نظيمة يلا يخلكم راه احنا بغينا ناس نقيين بغينا الناس اللي عندهم شي شوية ديال العلم المعرفة عندهم على الأقل مقاربة يعني ما حتى احتيلا ما كانش يعني بالمعيار الوصفي انها مقاربة صحيحة لما يحدث في المشهد السياسي في المغرب يكون عندو ميرش معلومات بخصوص اسم الخليفة وبغي يسوله في شي امور اللي بغي يجيب سال اراه ما غي يبسل هنا لانه اللي ما كيعرف موديرنيتي مشي سول عليه اراه اللي غاي هبط المستوى غن هبط معاه المستوى وغندير معاه شي حويش خايبين وما كتصلحش انا راه ما كنسوه ما كنصلح معه اللي ما كيسواش وكانكون زوين وغزال وفن مع الناس اللي كي بغير يرتاقب شيش فيه في الحوار كانت نانا الرسالة وصلت فقاع اللي كتهروا هذي كتوكا كنقول لنا احنا بالسوسية معانا من الأصل السوسية هذي كتدودة كتهروا لشي حاجة وجير معارسوا بأنه غير دخل مع معه وغير يدلس شي حاجة رهانا له بالمرسات صفي وخلينا نكونوا زوينين اللي عنده شي حاجة بغير يقولها مرحبا به أن يفيد وأن نستفيد معه بحضور الأستاذ أسامة الخليفي مرحبا به بناتي الله يخليك يخلكه للقام واللي يبغى من المتأسلمين وخاصة الضفادع الكلاب أنه يلقى هذا المجمع المبارك ويدخل بيناته ويحاول ما أمكان يطعن في العاقيدة دينا راها وما غي يسمع هذا اللي غي ما غي يسمع اللي غي وغيندم عليها لأنه غيكون هو السبب في أن المقدسة دياله غد في فضل, فضل, فضل, فضل عرفة فخليونا نكونوا زوينين وخليونا فضل الإطار اللي هو فيه ونعدي الاحترام مرحبا بالجميع في غرفة مغاربة علماني ومسيحيون من أجل الحرية العلمانيون والمسيحيون واللادينيون واللاداريون والذين تركوا الإسلام كلهم اجتمعوا يدا في يد وحلوا هذه الغرفة ومعانا أول من كان يساهم بشكل حر ويجمع ما بين ما هو عمالي النزول إلى الميدان والاحتجاج في المغرب وما هو اعتقادي أنه كي يأمل بشي حاجة غير دين الإسلام اللي هو النموذج الرائع لجميع الشباب المغاربة والسماء الخليفي اللي بغي يسول في سؤال بصورة المتدخل دياله وغنعطيكم على الأقل خمسة دقائق التدخلات حسب الاختلافات باش من الحصة زمنية أولى ومن بعد اللي بغي يعود يدير اللي بغي يدير التدخل دياله باللاتي الله يخليك لا للقامع لا للقامع باللاتي باللاتي صاحبي لغنعطيكم الكلمة. الكلمة يا رب نبرع من الكفار الغرفة وش فين كينا في بورا تورا ولا تورا بورا ولا كورا بورا فين احنا واشحنا في الحدود الباكستانية ال... شاير شي مالا باللاتي الثلاتي ران موجة مشات ألو ألو مسئولي الله يخليكم راه ها. اسمح لي راه يعني التدخل بين الموجات الله يخليكم رجعوا الغرفة لبالتورك وارا شكرا راه بان لي شي كان تقاطع تماك مع بعض الموجات ديال هرتزياتات من هذه الجهه ففضل فالمسلمين راه ما باغي باغي باغي يفحش هذه الليله هذه اذا سلام المسيح مع كل من يؤمن باليسوع ربّا وسلام الكون الشاسع مع الملحدين واللادينيين وسلام الكفيت مع إخوتنا المتاسلمين الموجودين المندسين في هذه الغرفة مرحبا بالجميع لك لقيت لا للقمع خمسة دقائق لا أكثر تفضل وي السلام عليكم شكرا على هذا الحوار شكرا للاخ الخليفي ليج... اللي معنا عندي أنا بغير تغير واحد من اا الى آه... ممكن لو يجاوبني عليهم قريت ديغنييرمون قريت غالي ماكينه في اسبريس اخو كريم الخليفي يهنئ بالكيران انا هاد الجمله ما تفهمتش ليا كيفاش ممكن لهني حزب إسلامي اللي جايب أفكار إسلامية هذا غنف غني على رأسهم كيفاش حركة عشان في كلها اللي تطالب بالحرية تمشي تهمي سيبن كيران هاد شي اللي ما تنفهمش وش نوع من الدبلوماسية ولا ما عرفتش أخياء الخليفة ولا يجاوب تاني حاجة أنا عندي ثلاث أسئلة تغيير نتوى معك تاني حاجة على العداله والتنميه قلتي العداله والتنميه والعدل والاحسان العدل والاحسان مشتقه العداله والتنميه مشتقه من العدل والاحسان ما عطاهمش حزب جمعوا الاعضاء ديالها وداروا البي دي. داروا الحزب العداله والتنميه اذا نشوف كندا انا في كندا والدولت مريزيجا ماشي هذه المشكله جلبه امم من الاخ صاندر ماسي خليفي نكمل عاودي السؤال اختي هذا الثاني سؤال ثاني قلت لك الاخ مودرنيتي بان ال جماعه الادوار الاحسان راه هي اللي هذه في التسعينات وطالبوا باش ياخذوا الحزب أنا هذا الشيء اللي قريته صحه دي المعلومه غلطه اوكي انايا قريت مودرنيتي قريت بان مشتقة منها أه, بن كيران كان معاهم مايك بليز انا اعتكاس يخلفي ثالث حاجة على الدين انا كنت نتمنى منك اعتخلفي تقولها افيك فييرتي نقول انا مسيحي افيك فييرتي قررت في اللول فاش قالوا لك انت مسيحي قلت لهم لا انايا الصورة اللي كان دايرة في فيسبوك في الكنيس انايا خديتها ما أُنامي فش مشينا للإنجليز أنا لا أنا مسلم كل هذاك موضوع ما دخلش عندنا في هذه المسألة هذه الله يخليك أنتي كتعرفي بأن المخابرات والاستعلامات المغربية أو بأن الأعداد الأسرة الخلفي أو بأن أبو يعرفوا الماضي دياله ولغير ذلك لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد المعتقد دياله أشغه هو يهودي ولا مسيحي ولا أي حاجة ما كتهمناش هنا أسامة الخليفي بصفته من الناس الذين يدفعون على حرية الاعتقاد بدون ما يدخل الشخص في هذا الأمر إذا الله يخليك نحن هنا ماشي باش نطيحه في الفخاخ ما كينش اللي غاجي يصيدنا وخاصة لحنا كنعرفه بين المخابرات تتابع هذا الغرفة هالي فمرحبا بك لا تسألي في المسائل الشخصية تسأليه في الفكر الإيديولوجي ديالو هل هو مع الناس اللي يغيروا العقيدة؟ إيه ولا لا أما هو كشخصه؟ خليه الله يعطيك الخير. انا كنت من ها منك هذا الامر كلمة اللي يعطيك وسمحيلي على هذا القطاع. وسمال خليفين الله يخليه يجمع ثلاثة او الاربعة ديال الاسئلة من الناس منهم هاد الاخت الفاضلة اللي هي محترمة. وما بغيش الله يخليكم يستفزاز في التكست للاخت. اللي كيدير المشاورة وذلك شي ديال الطلواط. رأى الغرف ديال الطلواط يمشي ليهم. مشي عند بوغوس وبدي على القوة ده وطلع دفع على الركو هذو كل غرف ديال الصداع. هنا هديرها للنقاش واللي عنده المستوى مرحبا به اللي بغا تقوه دي تمشي لها انا راه كنجيكم نشرح من ما كاينش هذيك التفليات صافي الله هو طاي يخرجوا من هذه الغرفه معنا ما نديروا بهم اللي قاريين وعارفين وفاهمين مرحبا بهم بلاتي اخويا اسامه بلاتي الله يعطيك الخير بلاتي دوز السيده ودوز واحد التدخل الثاني ولا الثالث نجمع الاسئله ولك التدخل يا اخي حرش حتى ترتب الافكار ديالك باش يكون واحد النوع ديال التنسيق مرحبا بالجميع في غرفه مغربيه علمانيه ومسيحيون من اجل الحريه معنا ضيف شرف الان الأستاذ أسما الخليفي أول من أعطى شرارة أول احتجاج اجتماعي حقيقي خرج وغير بالتمام المشهد السياسي من أصله يعني أنه قلب الطربة شيء اللي يلقى نعتبره إحنا في تاريخ السياسة المغربية منذ الاستقلال اليوم بأنها قاطيعة جذرية جعلت أن السلطات العليا أنها تردخ الأوامر ديال الشارع وتغير الدستور لا للقمع ومن بعد نكمله لا القمع تفضلي وسمحي لي على النقطة لكن كانت منى أن الملاحظة استوعبتها كانت منى الله يعطيك الخير سمح لي بزاف أخ مدرناتي ما زال باغي المايك أخ مدرناتي أوكي. شكرا بزاف لا فهمتك فهمتك وفهمت المقصود ديالك ولو شكرا بزاف على هذا الحوار اه انا ما قلتها اشان ما اصحى في البال البالتورك الحاجة اللي بغيت نقول لكم ما امترحت هذه السؤال نتمنى يجاوبني وثاني حاجة انا لش امترحت ذلك السؤال اصلا ماش مسألة شخصية على الاخوة المدنيتين طلعت نقول كل, كل واحد فينا قدر بحاله بهذيك الشجاعة دياله يقول انا مع الحريات الفردية قل مشينا بعيد ولكن الخوف والقمع اللي تعاني منه المغرب ما تستطيع قدروش كل واحد يبقى نزمه في ذاك الشيء يخليه متابي الداخلية خاتك تمتل تعيش في ذاك المجتمع أنا هي قلت له كنت منا كنت منا ماشية أنا ما حاجات كنت منا كل واحد أوكي. أنا إلمنية بغيتو ولا كرهتوه خاصكم تاكسبطوني خاصكم انا جو في بارتي دو لا سوسيتي بغيتو ولا كرهتوه اما باش نوصل للمغرب ونتخبى ونقول لا انا سي سوم وانا نمشي نصب معاهم واخا غير بالعاني نمشي ناكل انا حشاكم ولا في شي ولا هذا مخبيه علاش حيت الواحد ما عندوش الشجاعة ما عندوش الشجاعة باش يقدر انا لك أنت تملك وكان كانوا واحد لا ما جري تسعى اللي عندهم واحد شوية تعلق وغاج لا نقوله كل واحد المعتقد جانه كل اللي باغي آمن كل ما باغي شيء آمن عندي الشجاعة الهيلانين لقمة اللي كان في المغرب بحدك ممكنش يكون عندك الشجاعة ما حد نسم خبأ لوالديك مخبأ للأسرة ديالك لا أصحابك اللي قراب لك وتتمثل بانك مازال ما زال في هذا الشيء هو ما فيه. رامي تكون عندك شجاعة. إلى ما كان جوش الفخ سد منو يتكلمني جماعة. pour constituer une majorité from l'ouest. را أون وش جا مي هاد كان كل واحد مخبي في باره. كل واحد سد عليه في بيته. الحل واحد هو الانترنت الواحد يدخل تتبادل أفكار دياله تحس بأنه كين واحد في الأفكار الشيء لكن أنت ما مراقبش. هادشي لا كنتي ما ما مراقبش سا... اما الناس اللي في المغرب انا مساكن هذوك مااش نقول مساكن اما الناس اللي برا اوكيرا من برا تيحاولوا يقدموا في المغرب اما الناس اللي عايشين في المغرب هذوك اللي تيانيو اكثر فاكثر ونتمنى من الحركة عشان شان فبراير واسامه الخليفي كاملين ديروا شي حاجه ماشي باش الواحد اوكي المخابرات المخابرات مخابرات كاينين في اي بلاصة. ودابا تيسمعوا جون سويسور ولكن خاص الواحد يواجهها وشان كل شيء مخبي كل شيء تمثل حاملينش محاملة الوضعية اليوم فيها وكل شيء غادئ للتمثيل هاد شيء اللي بغيت نقول لكم وخذوا المايك وسمحوا لي الى الطولت ومرحبا بك الأخ الخليفي وشكراً للمودرنيتي شكراً للأستدلال القمع شكراً مرحباً بك أختي وشكراً على هذا الصوت النسائي الشجاع جدا هنا في البلطول كواما أندراها أختي نحن ما كنلقى وشير عندنا نحن في الغرفة الأخوات المسيحيات والأخوات العلمانيات اللا دينيات اللي معنا هنا في الغرفة اللي كنسمعوا هذا الصوت بهذه الطريقة وهذه الشجاعة مرحبا بك مرة أخرى لا بغتي تسولي ولا شي حاجة أنا غن أعطيك على الأخ أسامة يمكن نرد عليك هنا السؤال يلها هو سؤالين على شقين السؤال الأول هو أنك يا أخويا أسامة الخليفي بن كيران هذه إشاعي كان راجت وانا كنت طلعت عليها أخوي أسما الخليفي لبعض الأعداء الثانية السؤال الثاني هي طبعا فيما يتعلق بالعدل والإحسان وقلت بأنه عنده علاقة مع العدلة والتنمية الشي اللي هو غير صحيح طبعا رصحنا لها لأنه ما عرفش تاريخ طيارة الإسلامية في المغرب وخاشنا هو العذاء التاريخي اللي كان بالجماعتين هذيك جماعات طبعا لعب الإسلاميسين وكيفاش أسساتها طبعا كان عرفوه والجماعة ديال العدل هوتن مياره حاجة اخرى اه الى غير ذلك اه حرن ياسوع دير تدخل اذا غاد جوب ومن بعد ذلك الساعة نكملوا اه سيدة من كندا كين يمكن كيعرفها وتبعها من بعيد الاخت المغربية عايشة في كندا وعندها هاد الاسئلة وعندها غير على بلادها ومتابعة من بعيد يعني الحركة الاحتجاجية اللي طبعا ترأسطوها او استاد وستمر خليفي لك الله قيت تفضل قوله يا علياء لا الاخت في النقطه توقعت <تصفيق> ان سام اخويا راه ديما هذا دي المشكل دابا غير في البدايه حتى كيرجع الصوت يهرب بشويه الله يخليكم خفطو التكست التكستر يعطيكم الخير خفط التكستر دابا عند الضر نقتل الغرفه حتى يرجع ليه الصوت راه عنده هذا المشكل هذا الله يخليكم خفطو التكستر شويه الله يعطيكم الخير تفضل اخويا حرني يسوع يرحاولي اخي لان اظن راكي غير كيما جرى لك في الاول كان تقطيع ورجع الصوت هو هذاك عاود مره اخرى عافا اخويا حرني يسوع عاود حاول شوف لو شوف لو اللي عندك كاتسمعني ياك؟ أعطيني إشارة لا إخوال الله يخليكم ضيوف الكرم اللي معنا في الغرفة اسامه أخويا اسامه كاتسمعني أخ اسامه حرني يا كتسمعني. كاتسمعني وكيتفضل وحاول مرة أخرى لأن راك تاكي يجي لك الصوت كما جرى لك هذه الساعة تقطع لنا كيكون تاكست كتكون شوية تفضل حاول إيرب شوية بشوية حتى يرجع الصوت فازي أفولو مايك أوكي السلام اللي <عليك> مطر في المسجد <المترجم للمجد>. تمنى نكون عندي دبس صوت عندي صدبة قولوا بس المهم أنا هنحاول بس مطر إيجاز بس الصوت بالنسبة الثاني أدي كيران هو أنا حقيقة هنيت كيران بعد ما ما بالثقة ديال ديال, ديال ديال ديال ديال الشعب المغربي وديال وديال الملك وتعطاه تكليف ديال ديال على أن يكون رئيس حكومة كوني كديمقراطي كإنسان أؤمن بالديمقراطية إنسان حزب لإحدى بثقة ديال ديال ديال ديال ديال الشعب يمكن لي اللي أنني اللي أنني رضخ ونعترف بـ بـ بـ بـ بـ بـ بـ بـ بالفوز دياله لكن لكن لما دعانا ولما اتصل بي من اجل من ان انه, أنه, أنه يتلقى بحركه جمبرير واتصل اللي كان مع اللي, اللي كان اللي كان اللي كان هو انا يعني أنا هو اللي كنت وسيط ان كان ضمن من ضمن من ضمن من ضمن نقاط لي لي لي شرط لها هي حرية الفردية هي أن سمو الموتى قدروا على القانون تؤل على على القانون داخل المغرب هي على أن إقرار الحريات الفردية والجماعية هي أن أن أن أن أن, أن, أن, أن, أن يتم استرجاع على المكاسب اللي تم تحقيقها في في ترضي الحريات هذه من جهة من جهة تاني يا رجوبك ال الدكتور موددنيت لا على العلاقه العدل الاحسان مع العدل و العدل الاحسان هي جماعه صوفيا لا علاقه لها بجماعه حزب العدل و 300 العدل هو امتداد للحركه ديال الاخوان المسلمين وحنا كنعرفوا هذا نقاش ايديولوجي ممكن نشوفها في بالنسبة في ما هو في ما هو بالنسبة للا للا للا للا للا حول اعتراف ديالي كوني مسيحي انا انسان ديمقراطي اعتقاد ديالي هو مسألة شخصية ديالي انا مشغل تحت فيها نكون مسيحي نكون بودي نكون يهودي نكون شنو ما بغيت ديالي دي لما سالتني الصحافه رفضت على اني ينجوب كوني ان هذه المسألة تتعلق بي انا كاسامه ما قد تتعلقش بشحذ اخر انا حارس كوني كمواطن مغربي فهمتى ما كان كوني كأنا كأسما أولا عندي عندي عندي عندي عندي مسائل جديد لا كوني كمواطن مغربي عندي ديغو ووديكاسيون باغي الدولة كالديمقراطية باغي الحرية باغي باغي باغي باغي باغي إما ما هو ديالي أنا شخصي نأمن بالشمعة نأمن بمعز باش أخر أدخل غالي أنا نأمن بودا نأمن باش مباشرة أدخل مسألتي أنا لذلك ما كنش حوار أول مدى قبل نشرح لك واحد مسألة بشكل واضحة الأخت أو الرفيقة أن ما عمرني فيه تكوني مسيحي وأتي حتى أي واحد يجب لي شي فيديو أو شي حوار ذلك يقولون بأنني أنا شي مسيحي وما عمره يقولون بأنني أنا مسيحي لأنه ليكوني لأن كذلك مقراطي هذه مسألة دي المسألة شخصية وعند علاقة بحرية الفردية انا اتمنى اخي مدلتي ان الحوار ان اللقاء هذا يكون خارج ما هو ذاتي ونقشف ما هو سياسي ما هو يتعلق بحركة الشيون ما يتعلق بالافاق ديالها شنو شنو اللي يقع فيه وسماء الخليفة انا مستعد ليس مشكل من اخطاء وانا اعترف ان يقوم في العديد من الاخطاء يعني ما عنديش مشكل كن, كن اعترض بها الوغ ما هو سياسي ما هو الافق ديال ديال ديال الحوار ديال الجمبرير هذا هو النقاش اللي ممكن اننا نعلاش باش اني ممكن نستفد أن من هاد الناس هادو اللي حاضرين دابا وممكن نستافد منكم وممكن تستافدوا مني ونتبادلوا المعرفة وممكن نعرف انا فين فين غلطت وفين وفين وفين, وفين وفين وفين وفين وفين وفين اصبت باش ممكن نعطيوا دفعه للامام اللي لاني بركه من من, من من من من من من من انتقاد من اجل الانتقاد بل من أن أن أن أن أنكم تعطونا دفعة بس ممكن أن نخصصكم ال ال ال ال ال دخل أرض الوطن الحبيب معك لقطة أخي موديلي دي وشحية طيبة شكرا كل ما هو ذاتي وشخصي وليس له علاقة بسياسة يتعلق بأسامة ويقول أسامة فهذا الحديث الرائع فهذا الليلة الجميلة فهذا الغرفة وغرفة آش اسمتها مغاربة علمانيين ومسيحيون ديروا عندكم الله يخليكم يقول أنه لم يقول ويتحدئين كان يجيب لي بأنه قال بأنه مسيحي ولا ولمشي مسيحي ومسألة ذاتي يا شخصية علاش ونحن نبارك الأخ أسامة الخليفة على هذا الأمر لأننا نعرفه نحن وأخونا أخ مبارك وطبعاً الكثيرين من الأعداء ديالو يحاولوا يستغلوا هاد الجانب لاختيار الشخصي ديالو ديال المعتقد ديالو باش يلعبو به ويضربو به في, في, في المشهد السياسي باش يحاولوا النضال ديالو الوجهة أخرى غير معنبية ويقولوا بأن أسما الخليفين ليس إلا مبشر من المبشر المسيحيين شيء اللي هو غير صحيح باش أنهم هداك الوجهة الإيجابية ديال أسما الخليفين والنضال ديالو والجرء أو الشجاعة السياسية ديالو والبطولة السياسية عن جدارة انها تلغم ويتم استئصالها لفقط الاش يديرو يبقرو ويركزوا على ذاك الجانب تبشيري باش يعتبروا بانه عادوا الاغلبية المسلمة اللي كان في المغرب لكن الاسامة الخليفة دكي وغيبقى دائما دكي كخويا وسيم الله يعطيك الخير كل واحد غياخد للكلمة ديالو الله يعطيك الخير مركون بوي كل واحد غياخد خمسة دقائق ديالو وانرى الاختي هيرلزع ما حيث اخت فاعطينا هالأولوية لا غير إذن أجاب على الأسئلة بخصوص هذا السؤال اللي تطرح أنا غنطهر صبره معنا أخويا مركون بوي عندك شي حاجة تغدير شي سؤال أخويا مركون بوي أخ مسيحي مغربي ما عارضوش عنده شي سؤال إلاك أنتي ما تطولش ليعطيك لك باش كل واحد ياخد الحسة الزمنية دياله بدون أننا من يعني نهمشوا شو أين كان كل الأسئلة وكل تدخلات وكل اعتراضات ديال الإخوة إحنا هنا مستعدين نستفدو بها وإحنا مفخرا لنا أنه عندنا شخص خرج من بين المسيحيين المغاربة إنسان بحال أخونا أسامان خليفي هو شرف لجميع المسيحيين المغاربة وأكثر من المسيحيين المغاربة على أحرار المغاربة الحقيقيين اللي كينضلوا في الميدان ماشي اللي كينضلوا بالاصوات ديالهم وبالزاعق وبالمقالات المدبجة والتي ليس لها أي معنى مركون بوي تفضل بسرعة الله يخلي يخليك باش نسمحوا للناس يديروا تدخلات مرحبا بالجامعة تفضل أخويا مركون بوي سلام ونعمة الهنا مخلصنا يسوع وكل ما جميعا أمين عندي صوت؟ عندي صوت؟ اوكي اولا كان ارحب بجامع الطيوف ونقول لهم يرفعوا يديهم ويشاركونا في الحوار مش ااااا أه... نغضيش نغنيو هذا النقاش اولا عندي سؤال للطيف الكريم وامن الغرفة وما خاصة نقول لي الطيف اخونا اسمار خليفي أنا مؤخرًا كم أقولك سمعت فيديو ديالك وشت فيديو ديالك وكان في واحد الـ واحد الفيديو فيديو مسجلينه في غرفة غرفة المجاورة لينا الغرفة دي ال MTV وقال أنك كنت قلتِي على أن يعني تحيل مغاربة من طانج ال من طانج الأغادير يعني بين قوسين وش هذا كلام يعني استفمتني على هذا السؤال انك كرتي من اكادير قلت لي من اكادير الداخليه يعني ماشي من المغرب وثاني شيء وا انا ملي كسؤال كالسؤال كالسؤال وانك متهم في فيديوهات على انك متهم أه تهموك بانك كنت مع البوليزاريو وزرتي واحد الزياره تندوف بين قوسين الفيديو ده نجيبو لك فوالا خويا اسمح حتى الناس يكون عندهم يعني نكونوا في الصوره يعني الناس لان الناس شافوا داك الفيديوهات وما عرفوا مشوش ديولك ولا مش ديولك. ديالك ولا ماشي ديالك الناس شافوا التصاور ديالك شافوا فهمتي خويا اسامه حيت الانسان ملي تيكون تيدخل في... لواحد واحد, ال... واحد المعترك في سيح هذا كي يعني الناس كيوليو كاملين اللي معاه واللي ماشي معاتي تيبداو يقلبوا ليه في داكشي لي ما هو شخصي وداكشي اللي كاع اللي كي الافعال ديالو الحركه متهمه على انها عندها تمويل والعادة والرقم اللي تعطى هو 150 مليون سنتيم 150 مليون سنتيم جاي من بلجيكا قال لك جاي من البوليزاريو عن طريق بلجيكا كأخي هذا هو السؤال اللي عندي أتمنى تكون الفهمتين السؤال أحلى مايك والرب يباركك خويا ويبارك الخدمة ديالك يباركك خويا ويبارك الخدمة ديالك واجهكم هيا أرون واش كين الجهاد ليوما? عش كين الحد ليوما? ليوما ليو دي صندر. واش كين شي حفلة جهاد يا? واش الناس كي يقتلوها يا بالله. واا قولوا علينا بعدها رب واحد السيد كان عرفو خصوا واحد الكليا. الليلة خصوا واحد الكليا. بعدها لغين فجر شي واحد. يعني نحيدو عليه وينفجر فجر. الليلة العظيم بعدها الاقل نعتقوا واحد السيد بواء كي يحب الحياة. كما ما عندكم تقافة لموت. مغط اخويا. الله يرحم كليا الواحد الكليا اللي اعطيك لخي قبل ما يجمعوك الى حكم البركسة اوكي وسيم الله يخليك اخويا غير عرفت انا زربان والاخوه كلهم غير معنا الله يعطيكم الخير الضيوف الكرام الله يخليكم وسيم سيرتو الذي يلح وعبد الى غير ذلك هذا سؤال في محله حريه ما مازال ما غتجاوب سؤال مهم جدا لأنه ماشي بواحد اللي كيسول الاخ من الركن كيسولوه المسيحيين المغاربه التسجيل قال لك خادوا عليك وانك تنكر الوحده التروبيه المغربيه على هذا الامر سؤال في محله معلناش هر غي جاوبك نعطيه للناس بسرعة ريك هل انت معي الله يخليك ريك ريك بسرعة الله يخليك ريك ريك ران ناس كيتسنو مرحبا بالجميع مرحبا بكم في مغربة علمانية ومسيحيون اجمل غرفة حتى الان في البالترك في القسم المغربي تفضل سيدي لك اللاقات خمسة دقيقة ومنك احلى اللاقات السلام عليكم اه كين الصوت كين كين الصوت هذا مهم انتقاد للفكر السياسي ديال أسامة الخليفي، أسامة الخليفي احد مؤسسي حركة 20 فبراير، عشرين فبراير عرضت الانتخابات وقالت لا للدستور، وكذلك قاطعت الانتخابات، وشوفناه في واحد الفيديو أسامة الخليفي يقول لا للانتخابات وما خصناش صوت شو كده، يقول هذا بتقديم ديال ما هذا شيء 15 دقيقة أو لا ما ينحلوكا قال لك إحنا مبغيين نقول له لا, لا لا نعم إحنا نخليه كيم ما شوية قال ليك كيم فوهد قال لك صوت الاتحاد الاشتراكي القوة الشعبية ليش حينش سان في حركة 20 فبراير ولا ما نعرف ما يمشي حاجة حلوة ما شنو هذا التناقض؟ شنو هاد شانا سؤال رقم جوج جمعت العدل والإحسان علاش بغيت تطردوها من من الحركة علاش وش خلفية إسلامية ولشنو ومع وهي مساهمة بواحد كبير في الحركة واحد السؤال جالس ماشي هو سؤال هو تقريبا ما أعرفش كيف إيش هادين لك أسد ولكن تا نيبوباك ما فهمتش أنا يا وستاد رأتي قراءة سنين مرة اللباك عادة مو يمع لنا أحلى لقيطو انت سنو ما يكفر السلام عليكم أنا انتقنا مع أخوي خد خد أنا انتنا متفق مع أختك أخوي ود الحج أنا كانت لبارح معنا أنا في الغرفة والله لم تفق معاه بس كدرب لي هاتي الفون سولة قل ليش كنتي قلتي لموضي مرحبا بالجميع ا السؤال الثاني مصيبة مع الناس واش خلينا نديروا عقلنا والله الا ما هو استاذي اخي استاذي اخي ومن اكبر الاساتذه في الحس العملي السياسي لان من كثرت الناس الذين يدبجون الاوراق وينظرون في المغرب وكيحزقوا علينا في الجامعات ها السياسه هالمؤسسات الحقوق ها المؤسسات المصداقيه التشريعيه ديال طيار سياسي مغاير غير ذلك المخير فيهم مخير فيهم ما طلع قامجت وعرع لكتفو نزل واقع للميدان ووجه الوحش ديال السلطة ووجه اللي وجه فإذا أسامة الخليفية هو أستادكم وأستادي وأستاد الجميع المغاربة اليوم مش شجعوا البطولة دياله وللقيت شي واحد في التقل دياله وفي القامة دياله جيبوا لي أنا كانت ضرفت الغرفة صافي أظن أنا بيجابتك بلاستو الأخ الجنرال تفضلسي الجنرال لك اللقيت صافيرا بلاتي رغاي جوفك على السؤال ديك بخو خصص العدل والإحسان رأى صافير يقرأ وصل السؤال ديك والسؤال دي الأخ مروا كون على الناس كيت سنو الأخ وسيم عبد ال دوكنج أطلس فضلاً جنرال لا كلاقيت الجنرال بسرعة السلام عليكم تحية لكل إخوان ورفاق متوجس بيرفوم كل الأحرار تحية الأخوة وسيم خليفي رغم اختلافات السياسية والإيديولوجية أولا حركة عشرين فبراير هي حركة الشعب المغربي كل الشعب المغربي بمختلف إديولوجيات ومختلف انتماءات وكل من يريد أن يقول كلمة الحق لكن أخ الرفيق اسامه خليفي هم من الرفاق يريدون اختزال حركة عشرين فبراير فقط بإديولوجيتهم أولا رفيق وسامة الخليفي ليس هو أول من أسس حركة عشر في براير فكلنا نعرف بأن, بأن ساعد بن جبلي هو أول مؤسس من حركة عشر براير ثانيا ووسامة الخليفي يعتبر أيضا من مؤسسي حركة عشر في براير نعم ولكن إذا كانت جامعة للأدلو الإحسان كما يقول الرفيق وسامة الخليفي غير مرحب بها فإذا حركة عشر في براير لم تعود حركة لجميع الشعب المغربي فهذا كدب يكون كتب أو غير كتب مهم هو من المؤسسين ديال حركة عشر فبراير وحركة عشر فبراير ليس فقط اسمى خليفي من حررها واسمى خليفي مناضل في حركة عشر فبراير وليس شي غفارة عشر فبراير والعجز من الرفاق هنا والإخوان يريد تبين فيك متأسلم متأسلم ما هو يا أخي أو علماني أو مسيحي لا يهم المهم أنني مناضل في حركة عشر فبراير وأخرج لأدافع عن حرية الآخرين وحرية الاعتقاد و لتكون الدولة دولة مدنية أوكي. وهذا الخطاب الإيديولوجي في هذه الغرفة وهذا الخطاب الدماغوجي أجد أن بعض الخوط هنايا فقط يدعمون فكرهم ولا يرحبون بفكر الخوط الأخرين العدل والإحسان هي هي جزء من الشعب المغربي نهج ديمقراطي جزء من الشعب المغربي ليصار الاشتراك الموحد جزء من الشعب المغربي لكن السؤال هل الرافق أسامة الخليفي يجرأ أن يقول وأن يتورى على قيادات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذين نهبوا المغرب لمدة 15 سنة والسلام مايك فري أخويا كتقول بأننا غير ديمقراطيين وبأننا نحن ناكين خطاب ديماغوجي هذلك كلمة صحبي ولات مستساعة ولكتلكوها هير هكاك مجانا كأنكم ما كتعرفوا حتى المعاني ذي الألفاظ صحبي حتى هذه المصطلحات واحد النار واحد كيت كيسميها كي كي واحد كي فقط لي نسمعها كلمة رنة هذيك الرنة الرثانة هذيلا ده كله لغة في الجرائد كايجي كا بقطقيه هنا لو لم نكن ديمقراطيين لما نسمح لك ولما نعطيك الكلمة يا أخي أنت تدخل مع الآخرين وبديمقراطية ونسمعه لك الآن غن أعطي الأخ أسامة بلا تأخي أسامة وبأن قيل بين بعض الضفضع المتأسلمة بعض الإرهابين موجودين في البلطولك المجرمين القراصنة أنهم سجلوك وداروا في اليوتيوب قال لك بأنك سيدي من كنتي أضمين مع الإخوة المسيحيين المغاربة أنك قلت سيدي لا تعترف بلوحدة الطرابية وسيادة الأرض المغربية نحن ضد كل من هم مغرر بهم وعرأسهم أولئك الذين يعني ولاد الكلاب ديال الجنرات ديال الجزائر مسألة الثانية السؤال الثاني هو نفسه العدل والإحسان وطبعا بالنسبة لي كان عارفه بأنه عدلي متأسليم ولكن خلني أكلمك عليهما خوي حرنياسوع لأن كان هما لما زكنا عقل وهما ما كان يعرفوش إلى عقلي فش كنتوا كتحملوا اللافيتات وكنتوا كتجرموا معاك أمام البرلمان وكنتوا كتدفعوا للشباب والناس الذين أصحاب الشهادات العليا وكيفاش كنتو كتناضلوا أمام البرلمان شو اللي كانوا كيجروا معاه خوي حرنياسوع شو اللي كانوا كيديه معاه معاك انت ليك إياك واحد الجماعة دي الإخوة والتصور كان تشهد لأضل أمر وبالتاريخ ديالها عدلي هدك بنجبلي أصلاً هذا كان عنده مشكل مع العدل والإحسان إلا أنه مشي الإخوة بحال حر نيسوع المهمة شيئاً نخليه الحر نيسوع غيجو باش نعطيه الكلمة الآخرين من بعد تفضله أخويا حر نيسوع لك اللاقيت <تصفيق> أولاً أولاً أولاً أولاً أولاً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 هير جلسنا عمرو بك شويه الغرفه جلس اخويا حرني يسع خرج ودخل الله يخليك خرج يا اخي حرني يسع راه نفس الشيء هدو التكست اللي خليكمنا نقتل الغرفه لان دابا التدخل الاستاذ اسامه الخليفي اخويا حرني يسع خرجتي ودخلتي اسامه خرجتي ودخلتي يا اخي دابا دا خرجتي صافي خرجتي من الغرفة أوكي هدود التكست الله يعطيكم الخير بليز بليز ولا غنقتل الغرفه بليز الغرفة مترتقة تفضل يا اخي تفضل اخو يا اسامة جاوب على هاد <هاتجي> الناس اللي ما صبرش يا اخي ما عندي من دير ليه ولو هاداك الاخوة سيم اللي كان يطالب ويلح ما بغى يصبر رفع نيفو يمشي بحالو اللي بغى يصبر معانا ويجلس ويريح ويطرح السؤال ديالو كي ما بغى مرحبا به اللي بغى يتفرع عن وبغى يطالب لمايك فبدون الاخر احنا ديمقراطيين <كاسمح> كان سمحو الكلمة الاين كان طبعا دائما في اطار الديمقراطيه بدون ان تهمش أي... أي... اي واحد كل شيء حنا بغينا نستافدوا من التدخلات ديالهم فمرحبا بالجميع وسحق الضفادع ديال بالترك لك لاقيت اخويا اسامه الخليفي تفضل بسرعه كسموني <تصفيق> دابا اتمنى يكون عندي صوت دابا عندي صوت ياك المهم فيما يتعلق ب ام دي تي وب ديال كنا واضحين دائما هو التحوير ديال ديال ديال ديال ديال ديال النقاش اللي كان في داخل الغرفه ديال تي هو حول ما هو ما يتعلق ما هو اممي الدولي ما هو دولي ان الامم المتحده تعترف بان الصحراء بأن المغرب يمتد من طنجه الى اكادير هذا هو النقاش اللي كان عندنا في اللي كان, اللي كان اللي كان اللي كان في ماشي في غرفه ديال ان دي تي في غرفة ديال ديال ديال البوليزاريو وكان عندنا هذا النقاش هذا في بالتونك أو طم الجيل ديالو ديال المونتاج فيه ديالو بإنني أنا كنت متقطع يعني وتجد وجدوا لي بأن الحق أنا كنت أقول بأن تانزانيا بأن المغرب يمتد من من من من من من تانزاي إلى جزر كنت واضح دائما وفي البيانات سيسي اللي ممكن تشعره كميين ورا موجود في اليوتيوب كان يقول بأن في المغرب خط أحمر والوحدة الترابية هي خط أحمر أنا غادرت البيانات سيسي لحارس شومبراير رأكون واضح في هذه هذه المسألة الثانية اللي اللي تتحدى اللي دي اللي اللي اللي في, في أحد المتخلص هي ديال ال دي البوليساريو تعمل خارج. هذه الصورة يا أخي يا مودنيتا مودنيتا راكزة عقل عليها أخويه والله العادي بالعادي مين عندك أنا غدي أنا وبابا ومش الوالد جالين ومشينا هبطنا تال مرزوجا ديش داتيمسكينا <تصفيق> دير دي ديك اللعبه ديال تنوها في الرمله باش تحيد الروماتيزم الوغ ملي حنا غاديين في الطريق ديك الشال ولبسنا ديك ديال الصحراء وقديناه ومشينا تما الو خذوا من, من من من عندي من الفايس والزوجه كتقعد راه خدات البوليزاريو عطوني دليل واحد انا اتحدى الدوله وقلت في المؤتمر الصحفي اخويا مدنيتي والله اللي خرجت ديك المساله ديال ديال البوليزاريو كنت انا واضح وتحدثت ودرت مؤتمر صحفي وتحدثت الدولة على انها كيف يعقل انني عميل للبوليزاريو وما اتهمنيش بالخيانة العظمى للوطن وتحرك النيابه العامه ميلف ودير الحرس هذه راه خيانه عظمى كيف يعقل اخويا كيف يقول؟ يعني عندنا الفضاء في البلاد ألوغ إذا أريد أن أكون لدينا خارجية و أبقى عايش بخير في وهذا هذا تتخرب حق ألوغ أتحدى الدولة لأن حركة الجنبريت تستطيع أموال خارجية إذا تصنبش أموال فهي أموال أن جمع أموال بدون ترخيص أخوة مودانيتي والإخوة أن جمع أموال بدون ترخيص يعاقب عليه القانون أتحدى النيابة العامة لأنها دين احنا وت وت تدين وتتقننا وتقولنا بأنكم توما تلاقيتهم أموال بدون ترخيص هذه هذه أول حاجة ثاني حاجة أننا نخدم أجندة خارجية هذه هذه هذه ما يعتبر في القانون الجنائي بالخيانة العظمى للوطن وكنت أو كنت أروح العق العقوبة دي لك تروح ما بين 25 عام حتى الإعدام أتحدى هذه مسألة هذه هذه من جهة ثانية من جهة ثالثة مسألة دي المقطع أنا لم أقل, لم أقل أنني مع المقطع قلت أنا مع المشاركة وقلت بأن حركة تحسين براير ليس لها الحق أن تدعو للمقطع للمشاركة وتعطي الحرية لأفراد ديالها لأنهم يأيما يقطعوا يأيما يشاركوا لكن في الفيديو الثاني قلت فيه بإنه في الفيديو الأول بريتو قلت بإنه أدعو السويت على على اليسار قطر لل المحافظ وفي الفيديو الثاني اللي قلت فيه قلت فيه لأننا لأننا لين بعد تم ديال ديال ديال ديال ديال, ديال, ديال, ديال ما عندنا واحد ندوه كنت, كنت, كنت مستعيلة في النظور وتم المنع ديالها وتم توقفنا وتم محاصرتنا من طرف البوليس قلت هذي الأعمال والتصرفات وهذه التصرفة هذي غدت أدبنا إلى المقاطعة هذي مجيئة باللتبع جماعة عبدالإحسان جماعة عبدالإحسان عندنا متاق شرف معها ومقأنة كما قلت في الأول مقأنة والناطق الرسمي بإسم جماعة عبدالإحسان مقعين على متاق شرف اخلوا.. آه... يعني آه... خرجوا لديك... على ذلك الميتاق الشرف شو نو قد تنتظر مني اني اقول لهم مني... شو شنو قد نقول لهم ما عندي ما نقول لهم آه... آه... آه... يعني انفو انا متفق معك على واحد مسألة متفق معك على واحد ضوابت انفو قد تخرج عليها يقول لو انت خيرت حكاكتشين براير ما... ما ممكنش اني قبل بك هذه مجهة تانية بالنسبة لبنجبلي هذه دائما تتر أولى الدباء تتر بزاف بالنسبة لبنجبلي سيبنجبلي التحق بحركة عشين براير حتى التعتشف براير عاد التحق بحركة عشين براير وعندي تصريحات ديالو تصريحات صحفية اللي كان ضد حركة عشين براير وأعبر عليها وقال بأن هاد الناس هادو كيخدموا اجندات خارجيه وكذا وكذا وكذا وكذا هادك بجبلي هو عنصر كما كيقولوا مسخوط الشيخه اخويا مودينتي هو مسخوط ديال الشخياسين يعني هما جراو عليه من عند أنا انا كنت كنعتد بيه على انه كمدون كنت كندي معايا بعض التدهورات كنت نايل كذا لكن من بعد على أن التصريحات ديالو مني ولكي يقول بأننا إحنا كنخدموا أجندة خارجية، الله هنا قلنا لستوب. من بعد لوديسلاف استغل علاقات ديالو مع المدوينين وحاول وحاول يبرز راسو كعنصر من من من من من فول أخوي إف إيه فول فول ضلامي ومدوين فاشل. راه فاشل دبارة دبارة راه شد مع راه صوره راه برد موقعشك ما عندوش زر عني خصائص شارع او ليه زرع حد هادي من جهه مش الصوت سلام الكوفيت مع الجميع سلام الكوفيت سلام الكوفيت وحلوة الكوفيت أكيد الصوت سلام المسيح معه أوكي لي المايك خويا أسمك كتسمعني أسمك كتسمعني شكرا خويا دوكينج شكرا اختياري تاع كتمني خود يا خويا طحليك المايك ان هي هاد النقطة لأن كين بقت الأسئلة را كين أسئلة الغرفة الآن يعني يرا ممتلئ أنا اخرها فتفضل هاد النقطة سلي يا خويا حرن يسوع باش يكون واحد المجال مفتوح الأسئلة أخرى يعني كل جواب على أي نقطة حدثتها الله يعطيك الخيرها أخويا أسامة يعني أنها ما تاخدش ما فيه الكفاية بن جبلي في الأخير نقطة بن جبلي من هو بن جبلي وراه طبعا ذكرتي عدة نقاط شكون اللي كان يدهر لبرلمان شكون اللي يشجعوا أصلا باش إلى غير ذلك كل هاد الأسئلة وشكون اللي كان ترح السؤال ها هو الأخ أسامة كي يجوب وهذه اللحظة تاريخية تسمع الجواب دياله وهذا الشي أنا أظن بأنه عدة أسئلة الطرحات عليه في الصحفة وعلى رأسها الإبدو مادير اللي كان خاد الصفحة الأولى من المجلة المجلة إبدو مادير أسبوعية ماروك إبدو مادير تقريبا خاد 4 أو 5 ديال الصفحات كان يجو فيها على جميع الملابسات وكانت الصحفي لسولته وطبعا الحوار جرى بلغة العربية وتم ترجمته بلغة فرنسية وباقي العدد موجود كان في الأرشيف ديال شهر سبعة ولا شهر خمسة ولا ستة بحال هكا يعني تقريبا فهذا السنة هذي اللي غتنتهي تنتهي وقوض فيها عدة ضد الأمور وانا كنصيحكم ترجعوا لأرشيف لكن عدة مجلات وجرائد جو فيها ولكن بالمناسبة أنه يعيد نفس الأجوبة على نفس الأسئلة اللي بقي ما زل ما اطلعوا عليها الناس هنا في غرفة مغربة علمانيون ومسيحيين. تفضل أخوة يا حرنيسوع جاوب على النقطة الأخيرة باش نشوفوا الضيوف الكيرام مرحباً بالجامعة تفضل أخوة يا حرنيسوع لك اللاقيت قل ديال الجبلي Ande is goed dat is goed sterk. Ik بقي كين قطع هديو التكست لا اعطيكم الخير هات هديو التكست شكولي كان دير اه اوكي التكست لاي بليز بليز لي خليكم يجاوب على اض النقطة راب التكست ما تبقى تكتبوا خليكم مش ما نقص الغرفة ما نطرش نقط الغرفة تفضل اخوي حر نياسوع افولو مايك يعني بشوية لعننا راك نظن لعننا افولو مايك افولو مايك <تصفيق> isus kesus ditervus de net انتظار الحريه صعيب يرجع كاين هاد المشكلة عنده المهم انا اظن بان جاب النقطة الاخيره اختي سلمى ياك في تعلق بنجبلي لان بنجبلي نعاود لينا عليه عدة تبرات اخونا اسامه والقضيه ديال بنجبلي والمدونه ديالو على كتب العدل والاحسان الى غير ذلك امور كثيره كنعرفوها عليه والاشياء اللي كنت كنعرفها عليه انا قبل انه كان كيجروا مع البرلمان كانوا في الاحتجاج وكذا وهو اللي علموه يهز لافتات وكذا الاخ اسامه وهذا مساله عندي فيها مصداقيه وما كنكذبش وما عنديش علاش نكذب الان مني وليه كنسمعوك يتطبلو لواحد الجابان بحال بنجبلي عدلي اخوان جي متأسليم كان واحد لمرة ضربوه بالحبس لي عدة اسباب دوس فيها شي عام ولا شي حاجة من هاد النوع وما عرفت يمكن ومثل ما كل واحد الانسان خانوع مخزني فعجيب اخواني حرن ياسوع تعاود مرة اخرى هدو التكست بليز اللي يخليك ومرا الناس ينتظرونا بغيت يتكلمو بليز لاعطيكم خير فازي هاد النقطة الاخيرة اخوة حرني اسو باش ننعطيه الناس يتكلموا افولو مايك المهم اتمنى <تصفيق> اوكي اه ميريام شوف اختي ميريام انا عنا سمحوا لناس بعدها اولا يطرحوا بما انه يخرج قاع من البالتوك ويرجع اه اه لانيسا ميريام والانيسا ميريام اه الحبيبة أه المحجبة انا من هذيك الساعة انت قلسك اطنقري دينا بحال دوك العيالة دينا مكة ديناك يمشحوا بالحجر الاسود لما في خبارك فالله يخليك راه خلينا نكون زوينين غزالين صافي لأن معاك اللعيب اللعب عندك ما تقولي على الحبيبة ارفعي لي دوك الصبغات لما كتبيني ومش ما كضربهم الشمس وطلعوا حيد دي الحجاب ديالك حيد دي الحجاب ماشي ديال ديال الصوت حيد دي الحجاب على شعرك وتكلمي له عندك الجرأة آل أني الله يخليك لبكمك صفا ماشي حبيبة. حبيبة الإسلام. الأمة ماشي حبيبتي طبعا أنا مرتد على الإسلام أختي أبداً أنا حرام عليك حرام خصي ما نقربش لقاع حتى تشوف ما تشوفيني شخص بشي شكين أنا الشيطان إبليس تفضل أخوي حرن ياسع بسرعة الله يخليك رأى شوف حاول مرة أخرى هدو التكست أفولو مايك دباً تمنى لك عندي دباً ديكو صوت في التال الجبلي باش نبدا نسال اللي اللي حكلي ندخل البيط حلوه صوت صوت غلوويس اوكي المهم الوغ نكمل مع على مسال ديال بجبلي بجبلي هو انسان انني انني دخلته النيدر بعد ما ما ما كان في جماعه الاحسان وكذا وتم الطرد ديالهم جماعه الاحسان اول أول معركه اللي كانت عندنا هي ضد الناصري راه مديرين درك عارفه كاين الصور الحمد لله اللي كاينين كنت أنا ونجيب سوقي و اللي اللي اللي أسنادك المفموم كنت وزير التصالب بعد ما دك العملي اللي كان در ولد في ثيرم عمدة، ألق حاولنا إحنا درنا درنا درنا وقف حتى شجية الضوء، في الوقت اللي كان هو خايف لأن غير يوقف في ثيرم عمدة خامس، ويتدار إحنا اللي علمنا إحنا يجبناه ووقف معنا وكذا وكذا وكذا، ألق بالنسبة لي سيبرج بإنسان فاشل كانت تجريه وإنما كانت فيديوهات اللي اللي كاتتثبت بإنك يقول لنا في واحد اللحظة أخي مدنيتي اللي مشينا عمده قلنا له سيبرج بإنسان فاشل قال لنا أنا بغت نكون زعيم فيديو فيديو بغت نكون زعيم زعيم ديالاش دي, دي عشين فراير علاش بغيت تسيح تسيح فلا فلا وي وي وي مدنيتي عندنا فيديو رأيه بقي حدنا كان حشمو انه انه انه انه انه انه انه انه انطلقوها الشيف اه الشيخ حشمو الله العادم بالله وعند ماريه بالضبط اعرف بغيت تكون زعيم جوك انا بغيت تكون زعيم, زعيم وصفاقين باش نبال المعارك فينا هو في اللي مشي اللي مشي اللي مشي تاخويه مدني دي انا اللي كومر فكر هو فروق تلت عصاقلت انا في كازا و تتقل معي ديالي اخرى في كل هو في الوقت اللي توقف الوليد ديالي من الخدمة دياله على ودي انا في كل هو رغم ان عنده تصريحات كي ما قد كامو داني قبل قبل قبل قبل قبل, قبل, قبل ديزويد فيفرياي كيقول يقول هو ضد حركة عشو مبراير و علاقات دياله باش كيخرج كي خرج ديك تصريحات المشينة والذي تسيئ الحركة الشيئ مبراير ألغفال هذه دي المدخلة ديالي دي أقولي مدنيتي أنا أتمنى أنني عندي مايبا يوم دميوغ نص ساعة عفاك لأنني أتعلم لأنني عندي الغداء في أخي بكري أو يتوخ ديومات عندي بزاف ذي الحويج عفاك نتمنى أننا أن هذه الأخوة اللي يزيد ديهم يحتونها نص ساعة وباش ندير المداخلة ديالي ومشي الناس الله أغفر على طالة وماك أخوية مديني تحية تيبار بي شكرا بلاد جامب بلاد جامب الله يخليكم سلام الكفيت وحلوة الكفيت معكم سلام الكفيت وكي أخوية حرنيسو عفت يا اخي شكرا على التعب ديالك شكرا يا اخي وشكرا على قبولك الدعوة وأنك رغم كل شيء أنك دائما وفي وإنسان صادق أنا أشكرك أخويا أسما الخليفي من القلب إلى القلب يا أخي يعني ربي بركك أنك يعني أبدا ما أمرك خدلتيني وأنا كنشكرك على هذا القضي يا أخويا. شكرا يوم السبت هو يوم السبت شكرا يا أخي إذن تفتلوا الآن أنا أعطيه الكلمة لإخوة هير هاد الناس هادو أخويا حر نياسو ومن بعد هذيك الساعة يكون عندك آخر تدخل هذيك الساعة تمشي ترتاح أخويا و سمح لينا على التعب تفضل اخويا دو كينغ اطلس و كنعتذروا للجميع اللي طاط عليهم الله يخليكم كاع اللي معنا حنا اللي رافعين يديهم بليز اذا اخويا دو كينغ اطلس لك لاقيت عاد فري بيرد عاد الدان اللي كان معنا هذاك النهار عاد لوبويت عاد لي جنيرال اللي كان سول في الاول انت يا الاخت مريام اختي راه كنظن بينا في الصيدليات سدو الصيدليات عارض ممكن معرض الا كاين شي صيدلي ديال شي بلديه كاينه فيها قلبي لك اختي لك على شي شرويته من تبعوك الشرويطات ديال الويز يعني بالي لي بان راه عندك الضغط الدموي فخص الجسد ديالو يخرج الفضلات دوكينغ اطلس لك اللقيق يدير حجره في كرك وجلسها متهني في ورد والله ما حتى اختي اذا كنت جيبي عليا انت تشديها باش نا يخطبونك حشتقيت الله انت صح قدير ما, دس دس ما كنت نوريك دوكينج أطلس لك اللقيت أول حاجة نقول الأخ وسام بأن حجج المغرب يعني الأمم المتحدة تنجح تلطرفها يعني شيء أجدل تاني حاجة بنعرفها ناس السؤال اللي كان تحرمني ديما هو إيشنا ولي تفعلون حركة جلكم أن تحرف مع ااا لعدل يعني أد أد يعني أتسأل على نفسي خصوصاً الخفية والمرجعية جل كم تناقدوا والأشياء اللي تهدف على للحركات جل كم إن تحرير الحرية جل، المفردية جل، الأشخاص الجمكاراتية يعني تناقد دمما من الأشياء اللي تهدف لعملة للحركات جل لعدم الإنسان كنا نعرفه بأنه متقلبوا مع الخلافات، الإيمانات، بتبقش رئابة، بتبقد الحق يعني أشياء اللي تتناقد مع الأهداف اللي ت ت يعني هذا سؤالي أنا السؤال هذا دا دائما كنتي حرنة تنتمني أنكم جود معي له أين بما أنك واجب تمشي الغياء مدرحة مقتضبة ما يكفي على أحمد أنا أخوي دكين أتلاص شو كانت دخل يرك بالمناسبة أخوي حرني يسير أخوي دكين أتلاص أخلاديني وهو أضمن في الغرفة من الإخوة اللي ديال والله ورفق ويحطني يسع فري بيرد العصفور الحر العصفور الطليق في هذا الفضاء الشاسع في ذاك الأفق لا متناهي والذي ما زال يرفرف بحثا عن محطة لكي يقف ما كينش وعطي ناسي إصار الله يعطي كله ورحمة وقد روم عاك بالدريجان المغريبي أهلا وشوف أخيش كله يرجع رجعت تبوزي ديانه لنقلل فيهت ميتين وستين خمسين كيلو فينا هو مشاه وش مش مشاه ولا ماكنش باش نشوف الناس جيتي جيتي لا فريتا فيك انتي تفضلى فري, بي. فري بيرت تفضلى فري بيرت تفضلى مرحبا بك لك لقد يا اا كان صوت يا اخوان كان صوت كان صوت اوكي السؤال اللي سؤالي بتطرح هو تيتعلق بالمدى اي متتبع المجهد السياسي في المغرب تعرف بان الاحزاب المغربية متواطئ مع النظام المخزني، بما فيهم حزب الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية وبما فيه تاريخه في تواطؤ مع المخزن بالمشاركة في الحكومة حكومات يوسف، فاي واحد تعرف تواطئ ديالها مع المخزن وبما فيها وتعرف تورط ديال بعض الاعداء في نهب المال العام فكيف لا نعتبر المشاركه في حزب في اي حزب مغربي هو خيانه للمطالب الشعبيه التي ضاقت ذرعا بهذا النظام المخزني وبالناس المتواطئين معه وكما تنعرفوا جميع ان الاحزاب المغربيه زكات الدستور المخزني الذي يعني لاستبداد ديال المغرب بجميع السلطات ف الخليفي دخولكم وتطبيقكم الحزب الاشتراكي الشراكي خيانه المطالب الشعبية فما رأيكم والسلام بان شكرا الاخ ضيف فريبرد خويا شكرا السؤال ديالك بحالو شكرا على احترام الادب ديالك سي في برد يشرفون كثيرا جدا أنك الناس بحالك أخي في هذا المستوى الراقي أنهم يحضرون معنا في الغرفة مرحبًا بك يا أخي مرحبًا بكم شكرا السؤال ديالك ذيك خبيرني سؤديتي النقاط يعطيك الخير باش يكون بمك واحد يعني حينما التدخل ذيك يكون يكون يعني جامع وشامل طبعا كل أسئلة المطروحة باش يكون فحده يعدي الاستفادة باش يا أخي على نفس الخط أوكي شكرا حتى الآن رزع ما خونا تبارك الله عليك وسببان خليفيرا ركز معنا في الوقت جدا متأخر من الليل وجاوب على عدة اسئلة طرحات وبرافو عليه يعني كنشكره جدا على هذا الأمر فإذا ألدى لك اللاقت على ذا 8 ألدى تفضل ألدى علي بابا يمكن ياك على الدين و اشحال 44 40 حرامي تفضل على ذا لك اللاقت مرحبا أوكي شكراً على مودرنتي شكراً السلام عليكم أهلاً كيف استوت استوت كيف يعني أوكي السؤال اللي يلينا هو أنا نحن نعلم أن يعني عرضنا ولا بغينا ولا ما بغينا إحنا كان عارفه بأن الشعب المغربي هو شعب مسلم إلى حد كبير أو متعارف مع الإسلام يعني أكثر من تسعة وتسعين في المائة للمغاربة يعني والحركة دي عشرين فبراير عندما طالبت بالإفطار الجماعي أو بالحقوق الشهود، يعني كانت حركة غير ذكية من الحركة. كانت حركة غير ذكية من الحركة لأن الناس يعني بتعلو ونفضوا من حولهم. يعني الناس في السماوات الهادرة هذه يعني كانت تلك كالقشلة التي قسمت الظهر البعير. يعني ما كانتش ما كانت صلاح ذكية من الحركة بشي يديروا لو تسألني هذي. يعني هذه المسألة دي كانت في خدمة المخزن في خدمة يعني النظام أكثر ما كانت في خدمة الشعب. المسألة دي ثانية. ثانية المسألة دي اللي قال جويلا وسالماء قال بأن الملكية يعني هي خط أحمر في المغرب مع أننا نكنا نشوف البروفايل ديال وسالماء أنه كاتب الشعب يريد إسقاط النظام وعن أي نظام يعني أي نظام تقصد إذا ما كانش نظام هو المؤسسة الملكية ونحن نعرف أن النظام في المغرب هو المؤسسة الملكية أنت قد تقول حط, أخ... حط أحمر الملكية وانت دير أن الشعب يريد إسقاط النظام يعني في المفهم ديرك سيكون هو النظام في المغرب ما هو النظام في المغرب وشكراني شكرانا مودرنات شكرانا السلام عليكم زويناك تعجبني أخواتك على ذنبك تقول السلام عليكم زوينا حلوة في لسانك صحبي مرحبا بك شكرا. قالوا لي بأن الشيخ الإدريسي دخل الغرفة وهربوا خلال نيكريم ديال واحد اخر وقالس معنا هنا الشيخ الإدريسي ما حشمتيش الشرفة الهاتر دمرة ما عارفوش هنا عارفو وقالس كيت صنط معنا هنا وان ما كيحشموش هالضافة ديال المضفضاع هاد المتأسلي من البالطور كلها ما كيحشموه السيرتو في هاد هالي ما كيعرفوش الدين ديالهم اوكي عارفو نبي عنا كنهدمو هاداك الدين دين امو كنضربو صميم العقيدة تحضر دي الله ممعناش هاداك شي دي الله حق لي انا حق ليه ليك وقال لا لا بلاتي الله يخليك اخر تدخل وغاد جاوب الله يخليك اخوي حر نياسو اخر تدخل لان الجنرال كان سول اصلا قبل لكن الغريب في الامر ان كين واحد سيد نضيع نضيحقوه هو عبدال 75 كان هو سابق وكان رفع يدي من هذه الساعة فغاي لي الاخ له يعني الدور دياله وراه مسكين خرج ودخل وخرج ودخل يكون عبد عادل بويط اخويا حرن ياسوع عندك تدخل بليز واش ممكن الله يعطيك الخير راه كمرفح يدي مسكين هذيك الساعه منذ البدايه فضلا سي عبد تفضل تفضل سي عبد لا لا لا من حقك يا أخي احنا راه الناس اللي اللي مساهمين معنا حنا بغينا نستافدوا من تدخل ديال الناس تفضل أخوي ورحمه فيك تفضل انا كنلاقيت يعني اوكي ميرسي السلام عليكم كاين صوت كان الصوت؟ حسنا أخي مودرنيتي واحدة كانش إشارات ربما الإنسان يوقف عندهم أنت بين كانت على لأنه ألغم أنني شخصية ما كاهم منيش هذ الأمر ولكن غير من ناحية العملية أنه كانت مسيحي كان عليه أنه يؤكد هذ الأمر والذين فيه سيما سيما بنترقت هالأسئلة و وإلا ما كان شخص يقدموا أنه مسيحي قدموا كما قلت ولا كما قالت الأخت على أنه مناضل كبير في حركة عشرين فبراير وكفى ااا سو سمعي لك سمعي دلش إشارة بدهوش كين هنا كتسمعني اش وش... اسمع شكرا أخي اسمع أنا أنا زعمت أن عندما شفت اللي اللي اللي اللي وقفات ديالك عند معتقل تمرى تما عجبني الحال بزاف ان الانسان ما يهموش المعتقل النوع ديالو ولا بل يقف للدفاع عن الحريه كحريه كرمزك هذا هو لكن يا اخي نعطيك واحد السؤال انا ربما هذا السؤال متواضع وهو ما هي المستحقات ما هي المستحقات ديال هاد الانتقال الديمقراطي اللي دفع حال المخزن لينا باش نفتحه مع حوار مع الحكومة ديالو وفاءوا هاد هذا هذا المستحقاد شيئا ما في المجال الحقوقي اتكلم عن المجال الحقوقي بالضبط ما كاين حتى شي اشاره اللي تشجع على هاد على هذا الفتح ديال الحوار مع الحكومة ديال المخزن اللي هناك نتابعه بأن الصراع كينتقل قل مباشرة من المخزن إلى, إلى إلى شيء آخر هذا هو المشكل أي فر الالاشارات اللي التقضوا انتما بشحوا بشتفتحوا حكومة مع معهد كان هذا هو السؤال ديالي <تصفيق> شكراً أخويا عبد إذا أخويا أسجلت الأسئلة لك خليك حرن يسوع باش يكون آخر تدخل ديال سيلو بويت لبويت والسيلو جنرال دار تدخول دياله يعني الناس الضيوف المحترمين اللي رفعين يديهم صافي أنا غنعطيك لبويت صافي أوكي رغم أن تاني عندي واحد سؤال صغير أخويا حرن يسوع غنعطي لبويت ولكن من بعده باش تكمل هو القضية ديال الاستقبال ديال أندري أزولاي لك أخويا حرن يسوع فاستقبلك أندري أزولاي اللي هو المستشار اليهودي ديال ديال جلت المالك هو أنا بغيت كأخويا تفاصيل ديال اللقاء ديالك معاه وعلاش أندري أزولاي عيط عليك واش قلته وبغيت تكون سكوب هنا ف في الغرفة بغيت نعرف اش قلته بيناتكم أخويا حظم ياسع أنا عرفتك بأن الجرائد والمجلات ما قلت لكم أوكي صفي رأس سجله عندك أخوي حر نياسوع الله يخليك راكيني ناس متشوقين لهذا الأمر وغتكون أول مرة في البالطولك وبالراع البالطولك أن حر نياسوع يتكلم على اللقاء الذي جرى الذي حدث مع أندري أزولاي المستشار ديال المالك ممكن أنه المبعوث الرمز ديال حركة 20 فبراير وغتكون جميلة وبغينا أن نسجله وانا سجله حر نياسوع انا سجل تدخل ديالك هذه رانا لحظة تاريخية وكنتمنى يكون فيه أشيء جديد في ح ما كدورش <تصفيق> واخا عرفتك انك انسان وطحفظ تفضل لو بويه تفضل اخويا وسمح شكرا على الصبر ديلك لو بويه تفضل اخويا مرحبا لك اللقيط شكرا اخويا شكرا عندي الصوت عندي الصوت تحية طيبة للجميع نتمنى يكون عندي الصوت اكون قصير اخي موديرني اولا اولا ارحب يعني بالاخ اسامه ونتمنى فقط يكون يعني صدره رحب لما اريد ان اطرح عندي جوج اسئله سريعين السؤال الاول اخي اسامه هناك مجموعة من الاسماء اللي ترددات على انها هي القيادية لهذه الحركة منها الاخ بن جبلي ايضا الاخ ناجي بشوقي ايضا راشيد عنسيد والغريب هو أن هذه الأسماء التي تتنافس يعني على على أنها هي المؤسسة لهذه الحركة تقريبا الأخ عنسيد تيد تم تصفية في البداية قبل من 20 فبراير من ليدر الفيديو بعد ذلك بن جبلي بن جبلي على, على ناجيب شوقع لأنه سرق ليه المود الموضباص دي المود الموضباص دي الصفحة دي للحركة. الان انت يعني كتخرج من الحركة بهالطريقة. سؤالي هو ماذا يعني هذا الامر? ماذا يعني? الا يبدو انه هادك يعني كين واحد واحد الاعتباط اياه واحد تخوين بنازكم اولا قبل ما غادي نهضروا على الصورة اللي ممكن توصل للشعب المغربي هذا السؤال الاول. الثاني انا اخويا اسامة انا اسمعتك الان اه وانتك تتكلم انفيتي على انك قلتي على انك قلتي انك اه تقاطع الانتخابات وان موقفك ماشي هو موقف الحركة من الانتخابات وطبعا انفيتي هذا الامر هو الناس كي سجلوا يعني رك تسجلتي انك انفيتي واكيد غدت نفيلي انك في, في واحد الفيديو كدير الحملة وانتحر انا في نظرنا يعني انتحر انك تدير الحملة للحزب اللي يبغيسي كين فيديو كدير فيه الحملة للاتحاد الشراكي ولكن اخويا اسمح لي نصحح واحد المسألة تاريخية تاريخية ماشي بالمعنى الكبير للكلمة ولكن بمعنى الزمن اللي احنا سنهضره فيه الان هو انك في يا اخي انك قلت موقفك هو موقف الحركة من المقاطعة طيب انا غادي نخسم سؤالي في واحد ثلاثين ثانية الاسمحسي انك تطلع اخويا اسامه وتجاوبنا يعني شكو اللي قال هاد الهضراء ايدان الكنتين تكتن انك أه مع المقاطعة ثلاثين ثانية اخي مو ديرن قلت اني سانضبط لقرار الحركة جبرائيل اذا قررت حركه جبرائيل المشاركه في الانتخابات ساشارك وإذا قررت المقاطعه ساقاطع الان الحركه قررنا قررنا مج... م... م... يعني ان هذه الانتخابات هي انتخابات مزوره انتخابات مجرد مسرحيه قررنا مقاطعتها انا سانضبط لقرار قرر... القرار الحركه هذه من جهه من جهه ثانيه بالنسبه ال... مع الكلمه اللي قال حسن طريق حسن طريق غير مفوض من طرف المؤسسه ان باش على هو كان يريد استغلال اسم أسامة الخليفة من أجل حصول على وكيل لائحة في حزب بتاع ما وهذا اللي يحمل طيب أخويا أسامة بصراحة هذا على الشراف ديارك لأنك مع موقف الحركة وفي نفس الوقت ترسيل حملاء الاتحاد الشراكي بصراحة هذا نك يخليني مصدوم امام هذا المشهد السوريالي طفولي اللي كيخدعنا احنا كشعب مغربي نريد تغيير بالاضافة انني, انني اسمع اسك الان كتقول الملك هي اخت احمر فبالتالي بصراحة لم يعد يشرفنا هذا الشكل من النايضال دل اخي مودير ان يتخذ المايك ما احترم الكامل تدخل للك لبويت يا اخي يرتقط يعني تسجيل الى غير ذلك كبيرا من مسألة سياسة فيها تاكتيك فالإنسان اللي كانت تكون الوحدة استراتيجية معينة ممكن حسب الناس الذين هما القوى الموجودة في الساحة أنه يتضمن مع هذا ممكن أنه من بعدي بيليه بأن سؤنية الحسابات ديال هذا يستطع أنه بسرعة فإذا هذه حركة قصت تعرفيني كين المصلحة دياله لا غير سيد لا بوليتيك فذلك كيفاش أنك أوش بغيت يكون عنده مواقف تابتة وش هو نبي ولا هو قرآن يقول لك بأن هذا الشير منزل من السماء سيد لا بوليتيك وهذه رهما يعني يا اخي يعني من الحد الادنى دي الاذابيات دي السياسة الانسان يعرف هاد المعجم فلا اظن بان يوقع وياخدها يعني كي كحجة باش من بعد انه وصلت هذاك لسان لاتهام على اخونا حر نياسع يعني كنستغرب, كنستغرب كأنكم عندكم مجريبة ولا خبرة في السياسة انه هو توري هو توري ماشي سياسي بلاتي اذا هو اذا هو كذاب انا كنستغرب يا اخي واش نتا كتوزع التيكيت ديال ديال الاتهامات هكاك مجان انا لو واش عندك شوية ديال الرزانة الانسان يكون عظيم راه نتا مع اسامة الخليفي راه ما كتهضرش مع الدراري في البالتورك هنا اللي كيلعبوا كذاب منافق علاش هاد الكلام هذا يا اخي وخلينا نكونوا بعقلنا الله يخليك اش هاد الكلام يا اخي لو بويت حشومة حشومة ما, هشو ما. عيب عيب وانا كنغنعطيه الكليمه هي البوي حرني الله يعطيك الخير من بين الأشياء اللي غاد يجوب عليها هو آخر التدخل مع المحترم ديال لوبويت ومنحقو إحنا ناس ديموقراطيين وشكرا أخويا على أخويا لوبويت على التدخل ديالك شكرا وشكرا على التسجيل الذي أخذ منه ما تريد فقط لا غير معنا التسجيل يوضع كله مع مرحباً بك إحنا كنا حتربك ما شاء الله عرفنا إحنا ديموقراطيين حط العظم ولا لا المخالف ديالنا كنسمعوا ليه وحنا وكذلك نساند أخونا Osama الخليفين لأننا كان عارفوا قبل ما يعرفوا العالم و المغرب كله قبل ما يعرفوه إحنا كان وكان عارفوا السلوك ديالو وكان عارفوا الشخصية دياله وكان عارفوا إنسان غير متدب ولكن عارف بأنه من ينزل معترك السياسة خصو يكون كيلعب اللعبة السياسة باش يدافع على حقوق ديال واحد الحركة الاحتجاجية كان كل شيء يبغي يأكلها بغي يهضمها من هم هذوك المحسوبين اللي كتدفع عليهم انت هذك اليسار المشبوه ماعلناش هذك حاجة اخرى سؤال ديال اخو يا حرني يا وانا بغيت يكون سكوب وانا غنسج لك ويحرني اسوع ما اعطي طبيل كامل لك وانت راه اخي عزيز اخ مبارك انه القضية ديال لا, لا. اللقاء فاش استدعاك اندري ازولاي المستصر ديال المالك فالذيك اللحظة الحازمة قبل ما يخرج الدستور قبل ما يخرج الدستور باش هنا الناس يعرفوا ماذا حدث مع رمز يمتل الحركة الاحتجاجية للعشير في براير وكيف تم إبساله من طرف المحد القصر للتحدث مع شاب بحال أخ أسامة وماذا قال له ما أدل له لك اللاقت وتفضل لنستمع جميعا تفضل أخوة لك اللاقت خاي مودرنتي عند الريزان بابنت لك شاء الريزان تصاحبي نكو صاحبي حضرت يا جينيرات رحتي السؤال ديالك وجاوب لما تجنب الله يخليك انترى من الأوائي اللي سولوا خلي السيد يا أخي ديالك ثلاثة ديالناس أخيرهم لو بويت سولوا خلي السيد الله يخليك ومن بعد نرجعوا لك أخي حرني يا سورة بقي شي تقطيع حاول تخرجوا تدخلوا لها عتك الخير مرحبا بالجميع اللي غرفة فيها 55 شخص وغرفة الآن ممتلئة وكنشكره كل من زارنا وخاصة خاصة الناس اللي دخلوا واعطوا الرأي ديالهم والأسئلة ديالهم وآخرهم أخونا لبويت مرحبا بك يا أخي حرني يا سوي تفضلك اللقيت كنتمنى أن الصوت أرجع كنتمنى أنك نق... قيدي كل شي النقط أخوي حرني يا الله يعطيك الخير باش يكون الجواب ديالك جامع كامل لجامع الأسئلة تفضلك اللقيت أتمنى <تصفيق> يكون لصوت بأمودة لديك And this is so sick. This is so sick. ضر يعود هير يرجع راه كاينين راه كما كيقول كي لك الشياطين شياطين الجزيره العربيه كاينين معنا هنا ومخبينا مش كل من من أعني بالأمر طبعا أولئك الضفضه على المضفضه دوك الحيوانات الهمج القراصينه ديال من متاسلمي المغرب الحبيب طبعا محشين مندسين فيما بيننا ريحتهم عطات حتى كنشم ريحه الشواط اه ما عندهمش الجرعة او الشجاعة لما طعران كيخافوا من نحنا طبعا نحنا ركت خلعوه اييي عارتي هاد الغرفة اديرها عارتي اشكين فيها واو ها حرر نيسوع ارجع كي يمشو الغرف ديال هل الاسلام هال السلفية الوهابية ستدخل المغرب تقول الاسئلة القشارية منك يدخل هناك يسمع الاسئلة كتضرب تضرب القرآن حتى كي تزعزع القرآن <تصفيق> ركت <تصفيق> بقي <تصفيق> <تصفيق> ها اخو يا حرر نيسوع تفضلك الل Het is een nette de basis حرني يا سوء مازال بروبلم مازال يا اخي مشكلة صفي مشكلة أش أش أش أش أش أش أش أش أش أش أش أش أش أش أش مايك أش أش أش أش أش ولكن هذا هو المشكله هناك اشهد ان هذا هو المشكله هناك اشهد غدير هذا هو المشكله هناك اشهد ان هذا هو المشكله هناك اشهد ان هذا هو المشكله هناك اشهد ان ما هو هد... المشكله هناك حاول ان هذا هو المشكله هناك اشهد خليتي خرج هو المشكله هناك اشهد في انتظار هو المشكله هناك اشهد ان هذا هو المشكله هناك اشهد ان هذا هو المشكله هناك اشهد ولكن باش نكونوا ديمقراطيين هاك تفضل لك النقيب تفضل اسمع هذا التوضيح ديالك واخا شكرا اخويا موديرني عندي الصوص عندي صوص لا لا اخي موديرني تي نحن نحسرم الاخر الاخر الاخ اسامه و... ونحترم كل مناضلين ولكن من حقنا ان نفهم انا ايضا نطرح اسئلة اخي مو ديرني الطي لاني ما انا سنقول سنعطيك واقع وهذا القيادات هي تفككات ببوحدها وسمعنا ده وسامشنو كيقول كي على ابن جبلي كيهضر عليه بسهككم هذا هذا صادم هادشي انا بالنسبة لي جبلي هادشي صبياني. هذه اول وهذا لا يعني لا يعني ابدا انه هادشي هولي كي مثل الحاراك اللي كين في المغرب ولا حتى وان يمشي وكامل على القيادات ان هاد الحركه غادي توقف ولا لا لا يا أخي الشعب المغربي أكبر بكثير من من هاد من هاد التصريحات البسيطه جدا هذا من جهه من جهه ثانيه خويا موديرنيتي دي. راني سمعتك فيديو ماشي تسجيل مقطع ولا مصايب بالفوتوشوب ولا فيديو أنا نعطيك اللين ديالو دابا وتشوفوا يعني, يعني صوت وصوره و اسي لوف الناضور على ما اعتقد و نتمنى انه وين فيه نتمنى انه وين فيه ان في هذا الفيديو يقول لينا لا الكاذب السياسي انت طلع يا اخويا مودرنيتي كتقول لنا الكاذب السياسي مزيان لا ناويه اخ السياسيين ما كيكذبوش السياسيين كيعرفوا يعطيو خطاب يعني ديال المرحلة معينه ولكن هذا الاخ هذا حتى الا بغينا نسمحولي على هذه الزله راح مشى الحزب سياسي. هذا هذا عمل انتهازي ماشي يكتبه. يعني انتا كأنك والغريب انه كان جاري جدا في هذا الفيديو. انا سمعت الفيديو الاول قلت واه برافو. كان جاري جدا وانهى هذا الفيديو بانه سيقول والماليك الى كان ما بغيش يحكم يمشي بحالة سوقها. يبقى في فرنسا. فاذا بي أص يعني سنتصدم بانه كدير الحمل الاتحاد الشراكي. هذا أخويا بكامل البساطه كيف يقول لي هاد الشخصيات قسامة الخليفي بن جبلي زيد عليهم ناجيب شوقي زيد عليهم واحد المجموعة الاسماء هم انتهازيين هادوا انتهازيين ويجيب أن تتطهر منهم الحركة ككل كلهم يكونوا مناضلين يكونوا عطاو سطحيات يكونوا ما عرف شنو داروا الناس رمازوا الناس رسقتلوا والناس, رسقت والناس مستعدين يموسوا لا للمزايده لا للمزايدات لي... واحد يمشي يأكل الصرفيقه يجي كيقولها الناس راه كياكلوا العصا يوميا هما كيما كيبانوا لا في بالتون لا في سينما لا في صحافه نجوم اذن تصنع منهم نجوم وهذا النوع من النجوميه هو كيغطي واحد المجموعة دي المناضلين اخويا موديرنيتي الكبار في المغرب اللي هما ايضا شباب ولكن ربما عندهم شوية دي العمر أكثر وشوية تجربه هذا الكلام را ما موجاس الاخ اسامة. ما موج... ما موجاس الاخ اسامة. هي باش تفهمني يا اخي موضعني. انا سنظر على المغرب المغرب ماشي هاد الصورة هي اللي غزمت لنا. كحراك. وثم ثم هاد الاخ الاخ اسامة. تيجي وتي قولنا الملكي اخت احمر. يواني ضال هادا. تحرور هادا. حرية هاد. هاد. هادة. هذا في هذا هو الفكر تقدومي. خطوط حمراء خطوط حمراء كيفاش خط خط أحمر هذا لا يمكن عصيبار على الأقل ميه... إذا كانت يشوف هاد المرحلة ماشي ديلة صعيد على الأقل يسكوش ميقوش نخط أحمر ما يعطيناش صقف ما يعطيناش صقف شكولك يرسم لنا هاد الخطوط فين المشكل وأخويا حرنا معكم، مع... إحنا ما بقينا أخويا موديرنيتر عينا إحنا من اللعب بالهضراء عينا من البوليميكو عينا من من رأس النظر داب احنا في واقع نريد صغيره ونحتاج الى قيادات حقيقية لهذا الحركة نحتاج الى ناس ناضجين هاد الناس هادوا للأسف للأسف هما كيحتوي وهم العدل والإحسان والناج الديموقراطي لأنهم شباب صغار جابوهم وصورهم قالوا لهم تمند قوك تضرب والحركة الان يجب ان تحدث ثورة من الداخل على قيادتها على هؤلاء الشباب اللي ولو هم النجوم دي, دي السينما تافهين وبسيطان جدا وما عندهمش واحد النوط السياسي واحد العمق معرفي وايضا تورا على القيادات الحزبية والسياسية لتحويل الحركة الى المسار الحقيقي الشعبي للمطالبة بالحرية الحقيقية بدون شروط وبدون خطوط حمراء والعسيصامات في الشارع شي حاجة اخرى يا اخي را بصراحة رأى مش هاد سوريالي مضحك البارح طرده اسامة الخليفي واحد يومين رأى الاخر ناجي بشوقي زهق من هاد السيمالة رأى قال لي هم بغي بغي يتناقش مع بغي يتحاور مع ابن كيران يو اخويا هاك اخويا موضير نيطي وحللوا لنا انتوما هاد سوريالي يديرا بقينا فاهمين والو ميصر رأى دارو التورة بثمانية وعشرين خذل معك اخويا شفر تضل وشكرا حلا شكرا على التدخل ديالك ولكن يرسمح لي يا ريت سمح ليا اخيا انا ما عرفتش واش اما عندك انت واحد النوع ديال اللبس ولا انك كتردد بشكل ببغائي نفس الاحقاد والضخاين ديال البعض اللي ما عمرهم ما رجليهم في اي ميدان سياسي ما كانوا لا عصا ما شافوا حتى شي ولا البعض اللي باقي مازال كيضخموا النضالات ديال بعض الاشباح كنسميهم اشباح ماشي مناضلين من مناضلين كبار فينا هما لو بويت شكون هاد المناضلين عندهم النضج السياسي واتشخ والله الا كتخريو بالضحك شو سياسي ديالاش ديال الكرسة الأدبية ديال الماركسية ديال السبعينات ديال جوج كلمات ديال الحلقة في الجامعات ديال هالو بويت واش باقي ما زالوا في قفاد البالتوك يا صاحبي هاد السيد اللي كيهضر معاك لي هو اسما الخليفي هذا مناضل مسيحي مغربي كان في البالتوك وتم تهديده هو القرصنة دياله وجوه احتى الضر دياله قبل ما يتعرف في عشرين فبراير منين كان ما زال معانا وكان إنسان شجاع ورغم كل شيء كان هير مناضل بسيط وكيدفع الحقوق دياله بصفته أنه طالب كيقلب على خدماء وكيكفح مع الشبيب الشبيب الاتحادية إذا كان كيدفع الاتحاد الاشتراكي مش يدفع عليه لكن لأن الأحزاب عرفت أنه حان الوقت الآن أنها تبدل لباس ديالها المذكرش القديم وأنها تنفتح على الشباب وتعيد نظيف البيت الداخلي ديالها فبالضرورة واحد كان كينتمي لها بحال أخ أسامة أول ما نغطف تحليل أحضان فإذا أنا لو بويت ورقشت هدر هيا كاك الخاوي يا صاحبي تاني يرمي كتقول لي كتجيب لي يا ماشي تسجيل فيديو ديالو كي يقول في هاد القضية ورعنا هدرنا معاك يا صاحبي هدرنا صاحبي نقص أو غباء سياسي كنعتبره سياسة فيها تكتيك فيها استراتيجية فيها برامج فيها مواقف فيها تموقع فيها تموضع اتجاه الأخاني اللي كيلعبوا معاك اللعبة داش انك تدفع المصالح ديالك ديال هاد الشباب ولا تدير التحول والتغيير ولا هاد الانتقال الديموغراطي اللي كيعرفوا المغرب واخصك تكون رجل سياسة كبير معناه الى ما كنتي رجل منطير الاقل يكون عندك الحينكة السياسية ديال الحس العمالية تنزل الميدان عندك تطلبوات عند هادوك اشباه الاشباح ديال المناضي اللي كيدنو وليباقي ما زال كيجرموا انهم الاغلال ديال هادوك النظام السياسي ديال جيش دريار اللي كيجلس يقلس ليه في الطاولة ويبقى يشرب ليه برم على أخر ويبقى يتحمق ليه ويقينفق الأوداج دياله ويقول لك بأننا نحن هو المناضي اللي عنده النضج السياسي والطز فبحال هذا شاب صغير أنا صغير مني في السن أنا كنعطاب روح السن مني أستادي في الميدان عنده الجرأة والشجاعة اللي خدها من عندنا في الغرفة مع خطو اللي كي نضل على حد الأمر ووجه الموت والرعب اللي موجهتهش من تمالي الحزاقة هنا في البطلطولك فخلينا من هذيك الهضره ديال الجدريه الله يخليك بويت وحل عينيك وفق شي شويه راشد عنا ما هو نظري وما اشبعنا السيره الذاتيه ديال اشباح ديال المناضلين ديال الجدرير اللي باقي ما زكيت سكعه في البيران تفضلوا يا حرن يسوع لك اللاقد ور... راح رن يسوع هو الرافق جيفاره سيخن عنده ولا مشو نتقاوده ا سلام عليكم مره اخرى اتمنى يكون دابا الصوت عندي <تصفيق> الصوت نجاوب بايجاز ل... على على صعد الاسئله اللي طرحت هذيا المهم تحالف مع الاحسان وعلاقته باننا كناس اللي كندعيوا للحريه والديمقراطيه كوننا ديمقراطيين ما يمكننا أن نقصيه أي, أي أحد لهذا إحسان هو مكوين مكوينات ديال الشعب المغربي هما واقع ألو جوا هما اللي تصلوا أولا هما اللي تصلوا بنا هما اللي دعوا لأنهم من خارطوا داخل الحركة معمرنا احنا جنالهم أجيو ولكن من يبغوا يجيو جنالهم فرانو باران ها علاش ادخلوا هذا شنو المبالغ ديالنا الوغ مرتو معنا التقيه الوغ لا دايا انا اللي ما درهاش بعضو من هذا من هذا الباب العضوه ديال, ديال وكذا وكذا وكذا داروا معنا التقيه إلى حين أنهم حاولوا على انهم يتفاوضوا على ظهرنا حنا المهم هذا شيء آخر اللي فين دخلنا باش دخلنا معهم في الصراع كان سؤال سؤال الثاني كان هو التحالف من أحزاب متواطئه مع المغسله يا كذا والسؤال اللي كان ياك. ألغ الأحزاب المتحدة مع المخزن لا اليسار راديكالي لا اليمين راديكالي كلهم أحزاب هم الأحزاب الأكثر تواطئا مع المخزن لا من ضد العد إحسان ولا نشط ديمقراطي وأس وأسمح أن يغمدان هاجم العد إحسان لأنهم أكبر من خسر الحركة ومن أسأ الحركة ومن أن أن وضعنا في مواقف حرجة هم العد إحسان ونشط ديمقراطي معمر كنت كان صدر أن من اليسار سر ذلك أن يأخذ مداخلة أحد أحد أحد أعضاء لا الوطنية الكيسى الوطنيه يخدموا مداخله و كيتكلم لنا على الخصوصيه المغربيه اللي كنا قررنا اننا نظهروا يوم كيما كي يسميوهم 27 كي كي هذا واحد يكون عندي السوسه خويا المدني تاعك جاوبني إذا كان عندي الصوت عافاكم أوكي الان و عن على المغربية وفي الوقت في الاوج ديال الصراع ديالنا مع, مع مع مع مع جماعه الحسن هذا هذا هذا هذا هذا الشيء متبوث في المحاضر وباقيين عندي النسخ من المحاضر ديال الجماعات اللي كانوا هذه من جهه من جهه ثانيه في الوقت اللي قلنا على اننا غنخرجوا في مسيرات في احد ايام ديال شي حد كنا باغي نقولوا باغي باغي نخرجوا في المسيره وبغي نديروا شعار المر كتساوي والمساوات كاين الوضع الناج الديمقراطي يمكن لا المساواه لا شكون هو اللي مخزني انا ولا هما من اجل عبد القادر ديال الحركه هذه من جهه المهم لا داعي ندخل في هذه في المهم نرجع للسؤال الثالث قالك بان احنا كحركه ندافع عن الشواد وعن كذا نحن لا ندافع عن سواد ولا ندافع عن أي أحد. هذاك حقهم. نحن ندافع عن حريات شخصية وحريات فردية. يكون شاد هذا شغله. وأن كل ما يرشد يك. كل ما مسيء ل الناس. أو من لاحن أن أجل إفطار لعلي في رمضان. أدو أدو أدو حرية فردية. نحن ندافع عن حرية الفرد. الفردية. ندافع على حق الانسان كما هي متعارف عليها كونيا انا ما عنديش مشكلة يكون شاده ولا يكون معشون ما بغي يكون دبر الراسه انا عندي مشكلة بجيل انا بغي الديمقراطية بغي الحرية انا مسيحي اخوه بغي نمشي بغي ندخل الكنيسة اخي بغي تمشي نصلي عاش عاش منعني عاش عاش تطهدني كونك انت مسلم قلت لك, لك انت يهودي او لو كنت انت, انت يهودي انا من حقي انا اخويا موثق مسلم شنو اتفرض علي شي حاجه اخرى شنو تقطع راسي لا ما زلت تحيوش ما فيها باس كيفاش ان ان ان ان بحريتهم في الدول ديال في الدول الديمقراطية وفي الدول المسيحية وفي الوقت اللي عندنا في بلادهم يتطهدون للأقليات ورغم أنهما أقليات في داخل ديك البلدان كيف يؤقل؟ اللغة غادي من جهة؟ بالنسبة للسؤال ديال ديال ديال, ديال, ديال الأخ ربي باركك أخوة موداني أنت ديال اللقاء ديالي مع أزولاي لقاء دياله مع أزولاي أولاً كان لقاء ل ل ل ل ل كان ماشي بصدفة وإنما بإني كان ترتلو أحد طريقة أخرى ينديال لأنني كوز معرض لل لل ديال ديال الصورا وف وف صرفت سحية وطلقت مع أندر أزولاي وقصنا ناقشنا ما هو دوستوري ما هو مطايد للحركة ما هو كذا كذا كذا كذا انا كان لقاء كان لقاء عادي كان لقاء يعني كان هو هو هو هو, هو, هو, هو, هو لقاء اللي كان كلف اه المالي كان كلف باندر ازولي لانه بشي نقش معايا وانه بشي سؤوني على ما هي اه ما طايد بحركة حجم براء الوفاة القبيل لكن اللي قال اهم اخو مدنيتي وهذه اللي اللي خصك تسمع مزيان مدنيتي سمعني مدنيتي واه مدنيتي والدكتور تسمعني اللي قال اهم ماشي مع امبر الازوري اللي قال اهم اللي كان عندي هو كان معا معا مع مع مع السيد معتصم ديال ديال الملك حاول مان لجا النهار اللي كان يعني يومين قبل ما يخرج الدستور قبل خطاب الملك بيومين جاء عندي هو المؤتصل جاء عندي واتصل بيا وتلاقيت انا وياه واعطاني مسوده ديال الدستور اللي اللي رفضتها أنا جملة وتفصيله وقال لي اسامه راك كتخلط بزاف وراه الدوله باقا محتاجهك وكذا وكذا وكذا وكذا و قلت له انا انه انا اللي عندي المهم الان اللي محتاجني هو الشعب المغربي انا اللي ناخذ الشعب المغربي ولا نعترف بهذا الدستور هذا دستور لا ديمقراطي وكذا وكذا وكذا الوغ فالا هذا هو اللقاء الاهم غنشوف لا على على, على السيد اللي كيقول قيادات و... وما وهما صور ذلك الحركة حش براير من عند التقياده حاجة عشان براي اللي كانوا بغيين دي روحنا قيادة كرة نا نار لول دابا حقها كانت كان كان كرة كرة أحسن لكن هذا خطأ اللي كنا عمنا إحنا يا خطأ استراتيجي أن متى نسقيادة الحركة وأن نرفض نأنيش تكون قيادة, ما واحد قيادة الحركة واحد في حركة هي حركة الشعب المغربي حركة ديال الحركة ديال ديال ديال, ديال, ديال, ديال حرار في المغرب الناس اللي باغي يدافعوا على حقوقهم الحركه الجمبرايه كتجمع جميع, جميع مكونات الشعب المغربي ما عندنا مشكل مع اتحاد اي واحد ممكن يقول انا هو حركه براير لذلك حنا ك كاعضاء مؤسسين ادينا واجبنا اعطينا انطلاقه لكن حركه الجمبرايه تبقى حركه ديال الشعب حركه دي المجتمع حركه اللي ما يمكن لا انا لا واحد يوقفه ممكن تشيء واحد يدخل في قرارها، هي حركة من أجل الديمقراطية، من أجل من أجل المساواة، من أجل العدالة، من أجل الحرية، من أجل الكرامة، لكن النهار اللي غنشوفه على أن الحركة غتخرج غيتي وشيء واحدين ويجوا النسق ديالهم هناك يقولون لا حبس خير، يقولوا حبس ها كان عودن ذكره بيننا تسيسي، ولا أول الفيديو اللي لازم في الأخير أنا غادي نجاوب نجاوب بكل... بكل بكل صدق وبكل بكل عفوية وأول مرة سأ سأغنى على على على المسألة دي لأن جزء فيديوهات على لأن في الأول الفيديو الأول كان دعم الاتحاد الشراكي وفي الفيديو التاني كقول بإذن المقطع الانتخابات. أنا في الأول يعني كبداية حسنياً أنني قلت أن مع المشاركة وسأوداعي الحزب تقدمي لدخل الانتخابات لولد حج شرقي. لكن القرار ديال ديال ديال ديال ديال ديال المقطع مخدينا حال ل ل ل ل ل نوفمبر عاد قرار المقاطعة عاد الحركة خذت قرار المقاطعة هنا في الفيديو اللي اللي اللي اللي مبغاش اللي اللي يخشون يفهم هذاك اللي الدخل في الفيديو شو كان يقول بعد ما تخدش الحركة قرار المقاطعة سأنضبط لهذا القرار ولا انا ما قلت بانني راه انا مع المقاطعة نو وسأنضبط لهذا القرار لأن القرار تخذ من بعد ما درت الفيديو اللول ألو نتمنى ان الناس اللي كيبغيوا ينقشوا السياسة انهم على الاقل يتعلموا غير الابجديات ديالها المدانيات اخويا اتمنى انك تدير اخويا شوية المحاربة الامية في السياسة انا في مدارية الدرانة في الروب <تصفيق> كان احسن <تصفيق> انا قبل تعلم السياسة وتعلم انهم كيفاش كيفاش ممكن يحاولوا أنهم, انهم قبل ما ياخذوا التصريح لي ياخدوا المفرادات اللي, اللي كانوا في التصريح بمفردات بمفرادات شنو المفرادات اللي, اللي قلت انا ما قلت باني انا مع المقاطعه او سأقاطع وكذا كده لا قلت انا سأنضبط يعني أنا سابقا كنت مع المشاركة لكن سأنضبط لقرار حركة الدائرة مقاطعة منتخبات ده المشكلة أخوي مدرد در فيديو در در در دق صوت وما أعرف ما وما وما فهمش شو شش ششش شش, ششش شش, ششش شش ششش كنقول فيه أنا أخوي مودانيتك أخوي أقدر واحد ساعتين في في النهار، أخوي أقدر محاورة الأمية في السياسة، بدي أعلمهم كيفش ي... كيفش صنعوا ي... مفردات، كيفش ي... كيفش ي... يحاول يسموه التصريح ما كسمه إنه إنسان... إنسان في السياسة، ما كسمه صريح، ما كسمه صريح في في في عموماً، في العمومية دياله، نه، يستعمل... كي صنع، كي يحاول يتصنع، علموا اللي ك اللي كتقرفت صريح. وتحية طيبة اخويا مودانيتي وشكرا على, على صدافتك لي... اليوم وسلام رب المجد معكم كاملين وسلام المسيح مع الجميع وربي يبارككم كاملين وهذه فرصة طيبة واحلى ايام واحلى ساعات فقريتها معكم وتوحشتك بزافة اخويا مودانيتي وتوحش ايفيبين وتوحش طلب بغ الفاغن وتوحش اطرانيك عزيك حال تحس بيا لي ري كومبروند تحس الفوز تحسكم كاملين الله والله العظيم انني اليوم انني انا سعيد بزاف على انني نقصت معاكم تكلمت معكم ربي باركم جميعا ونتمنى ان خويا موديني يتصل لي من اجلي بزاف ان في بي خويا صلي من اجلي الاخوان كاملين نتمنى انكم نصلوا البادياتنا ان شاء الله ديما بعضياتنا ربي يبارككم جميعا وليلة سعيدة و... وعيد ميلاد سعيد ونقدر وخيرا ما نلقاكمش أنا قدر ما ندخلش في, في, في, في عيد ميلاد الله وغيرا أن... كان نهنيكم الآن بعيد ميلاد سعيد وربي بركم جميعا معك الله قد أخي مودانيتي وتحية طيبه طيبة وعزيز عليها بزاف بزاف بزا بزا الدكتور مودانيتي خريج جامعة ميشيغان تحيه طيبة معك الله قد أخي مودانيتي. مشكلة مع هذه المسلمية شكران ربي بركي حر نيسوع ما خلتي شي حد ما بق... قلت بس لم تقلني ماذا تقول لي ما تكون في الأعياد الميلاد وعلى 20 ديسمبر 25 ديسمبر ستكون معنا الله يعطيك الخير اللي 25 سمح لي ما شاهدت أخير السنة قبل ما تمشي يا أخويا حر نيسوع والله يعطيك الخير أنا غنشوف أحد الأخوات على الأقل ترنيمة ترنيمة مجدا للرب يا أخي رأنت من أبناء الرب أنت من, مم... من أبناء الملكوت يا أخي السبوي و... وربي قويك يا أخي بصليب وراه والحمد لله ونشكره بأن أنت كمسيحي يا أخي أن القوة الداخلية والباطنية اللي شجعتك وخلتك أنك دائما يا أخي ما تخاف للرعب للموت واشكت ذكره أخويا وهذه حادثة ما يعرفوها هاش المتأسلمين أن وحدات من البلطوك أبضل من في غرف ديال الضفاة ديال المضفضاعي وحد الكلبة متأسلمة انها في قريب البرلمان خرج اخونا اسامة الخليفي وتبعته الجماهير ووجات الكلبة كتحرض الرجال وكتقول لهم وفين هو؟ وفين هو يلا فين هو اسامة اليسوع بجي ينقدك يلا فين هو دك اليسوع ديالك والعاهرة المعهرة المتأسلمة ضفضعة كتحرش ومن بعد مشادر تعليق على الفيديو دارو في الهيس بريس انها كتعلق الكلبة و قلت له مرة انا اضمنها في احد الغرفة اسلامية في البالتوك و راه كنعرف انا هاد الكلب هذا انا راه كنعرفوه مزيان و وشوف و بحال هادو كل عاهرة العاهرة اللي كيعري وريوسهم باش يشجعوا الرجال من يشوف المؤخرة ديلا يتشجع باش مش يستضع انه يدير شي جريمة بحال الاخت ميريام لي معنا هنا من هم بين فهم متأسلمة هكا كلبات ديري حرني حر نيسوح اوكي غنعطيك المايك ولكن غتبقى معنا يا اخي نديرو شي ترنيمه وغنختار الاخت لابيرل لانها هي كتعزل بعض الترنيم وانها انا بغيت ندير ترنيمة ولكن شوفو الاخت لابيرل لابيرل الاخت مباركة عزيزة عليك دائما الضحك والتقشاب معها في الغرفة يا اخي فاش كنتي معنا اخويا ادمين وخاصه هذوك الضفادع اللي كيجيو يسبوها كنتي دائما كتدافع عليها اختي لابيرل انت معنا اختي الله يعطيك الخير ممكن توجدي لنا شي ترنيمه لابيرل بما نعطي الأخونا حر نيسوع وغا تسمحوا لي غا نعطي كل ماك أخويا حر نيسوع هل أنت هنا؟ نعتني على الأخت الطابوزية دينا داتين... لابباغل واش كينا معنا؟ الأخت لابباغل معنا في الغرفة إلا ما كانش إذا نعنشوفو شي حدخور نجدو لك شي ترنيمة عاد في أخويا هي اللي هو الأخويا حر نيسوع ما غا تخرش في الغرفة إلا بترنيمة ترنيمة للرب وفي العيون العديان الحق المبغضين الحاقدين من متاسلمي البلطولك <خخ> بلا ما ندخل تفضل اخويا حرني لك انا انا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 الله عليه وسلم <تصفيق> شكرا تحياتي الزميس سلام ونعمه مع من قبل النعمة ربي باركك خوي يسوع ألف وماك أصدق <تصفيق> الدير أيوة خوي هذه والمشاكل اللي كاين. على كل حال أنا بغيت عندي طلب الاستاذ أخونا حررني يسوع يعني أنا عندي مشروع أو مخطط لحفلات عيد الميلاد ومن بينها يعني يعني في الغرفة بالإسباني كان فيه يعني تقرير بس نديره إرسال على يعني إرسال بالميديا على القمر الاصطناعي وعلى الانترنت فإذا أراد الأخ, الأخ مودرنيتي يعني نديره التنصيق معك ونديره في عدل نديره بالإسباني نديره في الغرفة مغربية ويكون يعني ربما ساعتين يعني تشارك بها أنت الرأي ديالك أولا كمغربي يعني تانيًا ك كمؤمن يعني الموقف بتاعك والموقع يعني والإحساس بتاعك داخل وطن يعني يختلف معك في العقيدة هذه الفكرة دي يعني أريد داخل يعني اذا كان ممكن خويه حررني يا سوع اثنين خميس خميس اثنين في الشهر اذا كان عندك كيفاش خويه مدرني تم بعدنا أن أنا حاول نتكلم معك اوكي اخويا تفضل ريت يكون عندك الوقت يعني في هذه الايام هذه خصوصا يوم الخميس اه اثنين وعشرين في الصهر معاك القشقاش اخويا مدرنيتي اوكي اخويا الشايد عيان <تصفيق> ما عادوش سمعنا ولكن فين هو اهوي او رجع او رجع الاخ اسامة اخويا اسامة كتسمعني رعباقي اذاك المشكل فانترى دبعا منيك تخلي عودتاني كي يمشي لي كي يرجع تقطيع هاك خود خود المايك فازي افور الم I think it's a little bit of a little bit of a little bit of a a a nou, ik De is sociaal, De De ما له أخي أحررني باقي تقطيع باقي نفس المشكل <تصفيق> عندي صوت أنا يا أكتبعوني أخي أحررني أسوأ كتبعوني أرجع نفس المشكل يا أخي أرجع نفس المشكل كان الصوت كان هناك صوت أوكي. أخي أحررني أسوأ حاول تخرج من ودخل الله يخليك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 اليوم في الروم و أتى شو حشف وبغيت و ليها كنت من أنا كنت سمو سمعولي... معكم مدني دايب متمنوا أن تكونوا سمعتواها مزيان لا صرني ما كانت زنافية دي النار اللي بيكونو حر كانت صنطلا بكترني ما دي وحقيقة سنحررني أشوه بزاف بزاف يعني كنت أكثر فيها بزاف ما, ما عارف شو أقول لكم. ربي باركم جميعا ربي معك وربي مع الجميع ونتمنى أن أن الناس أندي باقي باقي ما, ما, ما حسوش بالمسيح وما ما نسهمش الرب أنه يمس قلبهم هذا ونصليوا ديما من أجله ربي باركم جميعا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 وراء الخليفي راء قالها وراء كانت تصدعوك تقولوا وراء ما قالها شو راء قالها وراء قالها البارح هوم السبت وراء قالها في ديس ديسمبر وراء خد <تصفيق> شوف أخويا أول مقابل كل شيء برافو عليك أنك وجهت جميع الأسئلة من جميع اللي جوا من الغرف الأخرين كل أسئلة بارك الله عليك وورض الأخونا أسامة كل إشاعات اللي كانت كضور علاقتك بالجمعات العدل والإحسان ااا العلاقة ديالك بالمخزن علاقتك وكذلك ديالك بوالئك الذين جايبوك بعتين المات شوش ديتي الفلوس علاقك ونساو أنك أنا ذكرتي الولد ديالك وكيفاش اسعد عليه الشر اللي هو المدير ديال الأم العام في المغرب وعيط عليه البيرو وخصوص انك انت ما تنزلش للشارع من بعد انك ما درتي لا فيديو وكت وكتنادي فيها جميع المغاربه انهم ينزلوا للشارع احتجاجا على الاوضاع اللي كاينه في المغرب الا غير ذلك ورغم كل شيء ورغم الاشاعات والبعض منهم جا بغى يكذبك هو الكذاب لا هذا الشيء وهذا الشيء اخيرا افهمت الجميع وافهمتهم بكلامك والمعطيات والوثائق اللي عندك وجبتي للزباله كلها لكن بعض منهم اللي درتيها في البطلت وكتلقوا محلل الغرف ديالهم فقط على هاد الشي كتلقى غرفة تحرير المغاربة، الطورة المغربية، غرفة بيت الأحرار، غرفة معرتاش أعنش كيهضروا؟ أكيهضروا سيدي قاليك على 20 فبراير، وأسامة الخنيفة، دار، ما دار خائن، باعه، شراوه، شد المناين، دار، زعتر وفي الآخر أنك جوتي على جميع الأسئلة وكن نشكروك وصير ترتاح أخوة يا حرم ربي باركك وشكرا يا أخي شكرا على التبات ديالك يا أخي وشكرا على وكذلك على الأريحية ديالك وكل باقة ديالك أنك ما تعصبتي مع التحد فيهم وما سبتي فيهم تشي حد رغم أنه مطلعوك يسبوه رغم أنه مطلعوك لك يدرون القرآن رغم إلى غير ذلك أخي بيت... المايك رغي يكون عندك تقطيع هذا المرحة أخي حر نياسو فإذا أنا كنتمنى تكون آخر كلمة وتمشي ترتاحي يا أخينا عندك شي موعد في الصباح الثامنة وترتاح مع راسك رأسك لأننا محتاجينك وكذلك من بعد في الغرفة وكنتمنى أنك تلتح بينها وأورا كنت تدرك في 25 ديسمبر أخوي حر نياسيو وراء ما تقول لي لها أو لها كتين في 25 ديسمبر ستشارك معنا الأعياد إن شاء الله المشيئة الرب هنا في الغرفة هذه مع الأخوات والإخوة ديالك المسيحيين لك اللاقت تفضل أتمنى en dit is En Ik اهلا بالجميع اذا كان جلسة جميلة جدا دامت تقريبا شحال تقريبا خويا حريه يسوع واش كتسمعني اذا كان عنده القطاع ياك ماشي انا اللي عندي القطاع الاخوه ياك ماشي انا اللي عندي شي القطاع كنتمنى ما عنديش انقطاع على الاقل فيما يتعلق بالجواب ديال اخونا حريه يسوع اللي ما حضرش معنا اخر جواب على السؤال وعلقته بالمستشارين ديال القصر انه قال لأن كان لقاء اللي آه... لي... كان ماشي بالصدفة وإنما هني ب... كان درت لواحد طريقة أخرى هني دي لأنني كنت معروض أوكي تفضل أخوي حرني أسوع بما أنك أنت رأيت ما بقال لكش بزا فاش تمشي يا أخي لكلاقيت وبعد نديره واحد سجيل اللي ما حضرش معنا طبعاً هذه الجلسة التي دامت تقريباً ساعات عدة يعني تقريبا 4 أو 5 سواع والغرفة كانت ممتلئة عن آخرها وطبعا كانت أسئلة عدة بخصوص أسامة الخليفة ومن هو الأسامة الخليفة ومن الأسئلة التي وجهت له هل هو مسيحي أم لا وطبعاً كان ذكيا وأجاب المعترضين لك لقيت أخي حرمي يسوع أنا <تصفيق> أخي أخي أخي أخي أخي أخي ممكن يكون ممكن يكون ممكن يكون ممكن يكون ممكن يكون ممكن يكون ممكن يكون ممكن عاوتني نفس المشكلة أخوة حرن يسوع في اللحظة الأخيرة رجع نفس نفس أه أه أنا بغيتك تسمع ترنيما يا أخي إذن تصبح على نور المسيح وفريعي تسيد المسيح له كل مجد أخوة حرن يسوع وأنا كنشكرك مرة أخرى والأغرفة كلها كنشكرك والإخوة كلهم معنا اللي هنا اللي زادمين اللي كتعرفهم وكانت مني يأتيك واحد الورضة ورضة فقط لأسبع الخليفي شاهد عيان هو الأول الذي بدر اللي, اللي حضر معنا منذ البداية شكرا إنفيبي شكرا هاستاركس شكرا المهمش شكرا أزاروج حتى الناس النسلهم الأعداء دي هذه الغرفة على الأقل ألم تستفيدوا مع أخون حرنيس مع أسم الخليفي أول مرة في البالتورك كل شيء دير كل شيء شكراً إذن كل هذا الورود لك يا أخي أسامة وكانت مننا شايد عيان يديري واحد ترنيمة ويكون لنا رقاء قريب معك أخويا وشكراً تحاول تجرب حاول هذه أخير مرة جرب حا... لا على وعصة تفضل أخويا أسامة تفضل يا رب يا رب كوينس كسب كسب كسب كسب كسب كسب معرض الأخ شاهد عيا نرفعي الفو يمكن ترنيمة هي الأخيرة أخويا حرد يسوع سير ترتاح رأي عندك موعد غدا هي الأولى فمشي أطرب قبل ما تمشي هي اللي ولدت سمع الأخ شايد عيان ومن بعد سيري أخي ترتاح ومن بعد نشوفك إن شاء الله مشي أطرب تفضل أخويا شايد عيان الله اللقاء شكرا أخي مودرنيتي شكرا لكل الإخوة سلام ونعمد ربي يصول المسيح مع الزمية تحياتي لباقي الأصدقاء صافي أخويا حررني يسوع عن قاولة صار ربما انتصل بك قبل 22 بيومين أو بثلث يام حتى نرصي معك أنا أتكلم عن هذا القربوز ونشوفه يس الموضوع ربي باركك خير حررني يسوع ليكن الرب معك في ذهابك وفي ايابك وفي نومك وفي قيامك ربي تبتك في الايمان بتاعك خويا هذا ما نقول لها خويا مودرنيت أما الزوجة بتاعيرها أخي شو يمصغولها ما أنا قلت لها تجي ترنم لكن المشكلة يمصغولها مع الحفيد تحياتي للجميع أقول لك أنا غسل لا يسوع بدمي يا أخي إذا كان يسوع معنا فمن علينا هذا كل ما في الكلام أخي مودرنيتي معك. شكرا يا أخي ودم سيد المسيح له كل مجدره دم مقدس يا أخي اللي كي أمن سيد المسيح كمخلص فره دم وره مسال شعيره ككب الجنن شكراً أخي حرن يسوع أنا كنت منها لبغيتي قاعدة بقى معانا أو دخلي البيسي ديك بحلول أنا تنظر أنا تريح مع راسك شوفي لك أنا عندك شي حاجة أنك يستعد هذا النوم ولحت لشوفكم بعد أخي أوسامة إحنا كنشكرك وأنا كنشكرك شخصياً يا أخي شكرا شكرا الله يذكر الشرف المسيحي المغاربي. بارك الله عليك يعني جميع الأسئلة أوه. على مدى خمسة أسويات من الحاقدين والمبغضين والذين ينتسبون حتى لهذين يقولون بأنهم اللي يصارو أنهم من غير غير الأوضاع جاءوا يسولو ونفس الوقت من أفتح الجريء وقفا نحن نفتحه نفتحه بك دائماً فتح الغرفة وهذه لحظة تاريخية في هذه السنة وكنت من التعود عدة مرات أخوي. واخا اذا غتبقى معنا اخو حرن يسوع حتى الناس <تصفيق> اوكي انا غندير واحد الفاصل الا كان شي حد بغيش الاداره وانا فقط غنعطيك اخويا ان في بي فقط 5 دقائق نحاولين نقلب لي شي حاجة من مشربه مشي تجيب لي شي حاجة في الثلاجه ومعنا اذا شكرا شكرا اخويا الاستاذ حرن يسوع اخواتي والاخوه اللي معنا هنا في الغرفة كانت لحظات جميلة مع الاخ اسامه الخليفي اللي هو حرن يسوع حضر معنا هنا الا انه عيا تعب بعد خمسة هي السواع دي الأسئلة عدة جاتوا من عدة جهات فكنتمنى أنكم استفدتوا واستفدنا منكم منكم ومرحبا بكم دائما في هذه الغرفة اللي هي غرفة أسامة الخليفة قبل كل شيء ينفيب لك اللاقة أخوي هنا جاي يحقام قام المسيح قام بالحقيقة قام The... Uh, uh.